صباحه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الصباح الورد والفل صباح كل حاجة حلوة صباح العسل على كل شعب جمهوريه على القهوه على الاذاعه رقم واحد نجوم اف وعلى نجوم اف ام تي في عاملين ايه اشتقنا جدا جدا من حلقه الامس على القهوه في تهويه رمضان يرحب بكم ميعادنا الرمضاني يا امتى يا جدعان اتنين. مش اثنين لا حد 2 3 4 خميس يعني من حد للخميس الساعه 12 بالليل ونستمر حتى كيف الحال اميني. كيف كان اليوم الرمضاني احنا دخلين على ستة رمضان نسأليش ازاي احنا لسه يعني مش قادلين نستعب ان رمضان جاء اصلا في ناس يعني كلنا عمليين وقول ورمضان دخل فعلا اه رمضان دخل ونهذا كده دخلين على ستة رمضان فالجماعة اللي كانوا بيقولوا لك من شوية اصحى وما بيقولوا لنا كلنا اصحى, اصحى, اصحى فوق فوق عشان, عشان الشهر بيجري ان شاء الله ربنا يتقبل من كل ناس رمضان بكل حاجة حلوة فيه تسعد وتبتسم وتفرح وتنشجع وكل حاجة تكون في الشهر الكريم حلوه رمضان كل حاجة فيه حلوه حتى شويه الصعوبة اللي بتبقى في الصيام في اول يومين ثلاثه خلاص مثالي دلوقتي ظبطنا والاداء لطيف ومتعودين وكل حاجه رمضان كريم تحيه جمهوريه على القهوه تحيه جمهوريه الكريمه جمهوريه على القهوه بشعبها وبناتها واولادها ورجالها ونسائها النهارده ترابيزاتنا ايه عندنا سريعا كده هيكون في زي النهارده في رمضان. هنقول حالة الطقس في اليوم الرمضاني اللي بنبدأه مع بعض وهيكون بعد كده إن شاء الله يعني في تمام 12 مصر كده هيكون معنا أستاذنا مصطفى حسني ولقاء متجدد في رمضان وإن شاء الله كلام مفيد كلام حلو من حبيبنا كلنا أستاذ مصطفى حسني كمان, آه كمان, كمان آه بعد أستاذ مصطفى بعد اللقاء إن شاء الله هذا اللقاء الطويل يعني هيبقى معنا تربيزة رمضانهم السنة الفازكة رمضان فين؟ مين الفاكر؟ كان فين ايوه هو انت فاكر انا عارف انت عارف كان في تونس اتكلمنا عن رمضان في تونس و... ويعني عن واتكلمنا عن بريكه واتكلمنا عن طقوس التوانسه النهارده بلد جديد وكلام جديد عن رمضانهم نعرف رمضانهم اخبار ايه كل سنه وانتم طيبين رمضان كريم يا كل العالم يا كل الناس يا كل المصريين يا كل العرب يا كل الدنيا كلها رمضان كريم على كل الناس ربنا يجمعكم دايما ويجمعنا معاكوا كده على كل خير تليفوننا 38-35-022 على الفيسبوك هي نجوم FM-عالقهوة متوجدين على سبيتر على هاشتاج عالقهوة ولكن دايماً منحبه في رمضان يبقانين هاشتاج مختلف فالهاشتاج بتاعنا اللي هنتعامل عليه أو بنتعامل عليه في اليومين دول هو عالقهوة underscore في underscore رمضان عالقهوة في رمضان بالعرض تمام عالقهوة كلمة واحدة عالقهوة كلمة واحدة بعد كده underscore بعد كده في بعد كده underscore بعد كده رمضان ده تويتر وأنا فيسبوك نجوم أفآم داش على أهواء صبحتنا ما تتلخلطش فيها لأنها 3 مليون وانت طالع وانت طالع برينسوم كامل إن شاء الله ولقى سمس رقم الرسائل 1006 اتصل الآن وشاركنا في كل تربيزات على أهواء عملتوا ايه صحيح في ال احنا مفروض في رمضان احنا عندنا مشكلة نفسية جدا ان احنا في القرآن في طول السنة بنبقى <تصفيق> بقى لكن في رمضان بيحصل الصحوة اللطيفة دي وصلتوا فين؟ جوز الأول، ثاني، سابع، عاشر، حداشر قولوا لنا كده عرفونا وصلتوا لإيه خلينا نشجع بعض في رمضان فاكر أيام لمتنا كدت عدت ساعة ثواني بتجمع أحلى الناس مش أي لما وخلاص يلا ترى كعلمتنا صباح وفل يا زباين ورية لمعالجة المفاهيم المغلوطة في الخطاب الدين المعاصر ولأن ربنا أمرنا نقل الحق ونهانا عن تلبيس الحق بالباطل فكان حتما على كل مؤمن بالله ان ساهم في نصرة الحق بتصحيح الغلط من فقه المقارن بجامعة الأسر الحق فيه مع الدكتور سعد الدين الهلالي كل يوم الساعة 6.30 إلى 5 أمل الفطار على نجوم فأم إنتاج شركة النيل للإنتاج الاذاعي نجوم فأم رمضان النجوم كل میرے حد الحد خمیز السادنين للساعه 4 قبل الفطار على النجوم اف ام نجومه اف رمضان النجوم انا الاستاذ با رئيس جامعه العلوم المبهره واللي كال عاده حبهانه وزعتر هيجيبوني الورق عايزين تعرفوا ازاي استنوني في رمضان على نجومه اف ام ارض الفنضان. كل يوم في رمضان على نجومه اف ام نجومه اف رمضان النجوم It's my mind. نجوم أفهم، رمضان اللجوم زي النهاردة في رمضان على الأهواء مع أحمد يونس على نجوم أفهم ستة رمضان، نحن دخلين على ستة رمضان ربنا يبارك في الشهر الكريم وكل سنة وكل المصريين بألف خير وزي ستة رمضان النهاردة نحن ألف وربعين ستة وتلاتين وألف س 6 رمضان زي النهارده اكتمل نزول التوراه لسيدنا على موسى عليه السلام وكانت بداية نزول التوراه مثل ما قيل في اول رمضان على مدى 6 ايام واكتمل نزول التوراه في اليوم السادس من الشهر بما يوافق الشهر الكريم كمان 6 رمضان سنه 682 ميلاديه انتصر محمد بن القاسم على جيوش الهند عند عند نهر السند كمان زي النهاردة الست رمضان وواحد يونيو وصل الى مصر العالم الكبير حسن ابن الهيثم ولبيا دعوة الخليفة او دعوة خليفة مصر وقتها الحاكم بامر الله الفاطمي كان جاي مصر ليه عشان في استشارة كده في امور نهر النيل نهر النيل عشان يبقى في استشارة في موضوع استغلال مياه نهر النيل والتحكم في الفيضان وتنظيم مياه نهر النيل من سنة 600 كان يا جدعان 600 كان؟, كان؟ انا فين بقى رحت انا فين بقى ريفلكشنه كده اتوديتي فين بقى لا ده الكلام ده سنه 1005 ميلاديه من 1005 ل 2015 يا قلبي ده تحزم نحاول نظبط موضوع مياه النيل طيب تمام كان مطلوب ايه استخدام ادواته في البحث لمعرفه سبب الفيضان ودراسه احسن الطرق لاستغلال فيضان النيل والبعد عن اضرارها ودي بيعتبر كانت اول نواه التفكير مبدائيا في السد العالي مش لا ما كانت بدايه ان احنا سد زي السدر عليك كده كويس؟ تمام ده زي النهاردة 6 رمضان ونهاردة 6 رمضان 2015 ميلادية انتم كويسين وكل حاجة حلوة وانتم تمام وزي الفل وزي 6 رمضان السنة دي هاي السنة الجاية ولا بعدها ولا بعدها وهلينا نقول 30 يوم سعادة كل يوم مبادرة ضريفة جدا بنطلقها 1 رمضان سعادة 2 رمضان سعادة نهاردة 6 رمضان سعادة مبارح اطلقنا مبادرة بموضوع كيس التمر مين خد مين؟ مش, مش في الصلاة اللي هو يعني كان يعني يفطر, يفطر أيوة عايزة أجيب الفعل يفطر الآخرين فمين عمل بها؟ العمل تمام اللي عمل ما عملش مطلوب منك يا باشا تعمل لازم طيب ستة رمضان سعادة النهاردة في تلاتين يوم سعادة عندنا ستة رمضان سعادة نعمل حاجات ظريفة جدا نقول يعني منحاول كلنا ننصح بعض بحاجات لطيفة وأنا بنصح نفسي معاك هنعمل ايه؟ هنعمل هنعمل يعني ربع ساعة من غير موبايل من غير فيسبوك من غير أي وش من غير, غير حالة التخلف العندانة دي بتاعت إننا نصح من نوم أبص أول حاجة موبايل أعمل أي حاجة أبص أشوف الناس مين عمالي العيك لايك لايك ومين عمالي ريتويت هنحاول أخليها مثلا ممكن نص ساعة كويس يفع نقول من إمتى يعني ويبقى الأثر بك نقول من ستة ونص من ستة ونص المغرب هنعمل حاجة لطيفة جدا هنفصل تماما عن كل الوسائل المزعجة اللي مسيطرة على حياتنا قوي فيسبوك تويتر الموبايل نفسه أصلا كل حاجة بتعصبنا وواخدة من وقتنا من بكرة أو اليوم الست رمضاني اللي بداخلين عليه من ستة ونصف لسبعة مفيش موبايل مفيش مفيش سوشيال ميديا خالص بنعمل ايه يا بتتأمل بقى يا بتساعد الحاجة في البيت يا بتساعد مراتك في البيت وابتامل معاي اي حاجة طب اولا انا ساعدت مراتي النهاردة في البيت وعملت شفتوا انا شاطر ازاي انا عملت الفطار بتاعي سقفيدي عشان اعرف انت عارف ان انا عملت الساندوتشات بتاعتي لنفسي النهارده فممكن كل واحد يحاول يعمل ده نص ساعه بتعمل فيه حاجه كويسه تفتح المصحف نص ساعه تقول ذكر حلوه تفضل قاعد فيه نص ساعه تتكلم مع ماما يعني لا هو ماما اكيد في الوقت ده بتبقى مش طايقه حد الحقيقه فممكن نعمل حاجات كتير قوي في نص ساعه بس الفكره احنا هنجنب التخلف السوشيال ميديا شويه تخلف وسائل التواصل شويه الحالة اللي أنا أسف في الكلمة هي, هي سيطرت علينا ورجبتنا ودندلت زي ما بيقولوك فهن من ستة ونص لسبعة في الموبايلك مش رميه رمي على جنب ما تبصلوش يرين ما تردش إلا في الشديد القوي يعني هنحاول نعملها ولعل وعسى كلنا نتفق ونعرف نبدا احنا هنفكركم بكرة على صفحة البرنامج على الفيسبوك وهنفكركم على تويتر للناس اللي بدخلوا السوشال نيديا ولكن الناس اللي بدخلش على الانترنت خالص بنقولوك بكرة من ستة ونص لسبعة هن هنفضل لي حاجة بيننا وبين ربنا بقى نص ساعة كويسة جداً حلو قوي نبدأ بيها نحن بنذكر س... من... من... من... ربنا بنذكر ندعي بنقرأ قرآن بنذبط الورد القرآني بتاعنا وأنا سألتكم حد شغالي وصلتوا لفين في القرآن طيب ده من ستة ونص لسبعة وانتوا هنا من ستة ونص لسبعة نشوف هتعملوا إيه وهنرجع بكرا نشوف مين قدر يصمد ويخ... ويبعد عن سيطرة الانترنت عليه وسيطرة الموبايل فوقي يالله تمام؟ يالله قول يا معلم قول اهو جه يا ولاد والاغنيه الخطيره المرعبه الشنيعه اسمعها <تصفيق> للثلاثي المارح ونرجع ثاني على القهوه عشان نقرا دفتر الحضور السحور اسف وبعد كده ينضم لينا استاذنا مصطفى حسني يلا بينا اهو جه يا ولاد اه جه يا ولاد اهو جه يا ولاد يلا Come on. الا الجوهريه اللي الواحد اللي عايز يعرف يعني الفنوس طقط يعني العادة دون العاده فسالت بقى يعني الجهل وحش هي عرفت العاده هو يعني زي العاديه يعني ولكن يعني العاده دون حاجه كويسه بس مش عارف ليه حسيت فيها جوش حتى قوي العادة دون العاده طيب نروح نشوف ده حضور او الصحور شعب جمهوريه على اهو نبدا فيسبوك يلا يا فيسبوك شكرا اسراء نبيل كنت فين يا اسراء امبارح صفيه لؤلؤ القهوه وخوخه طبخه القهوه مصطفى خالد اه اه دايما انطق اسم غلط يا تو انا اسف جدا اريسه القهوه صح كده اريسه القهوه روكا كابتن القهوه ندى صيدلهانهيه القهوه محمد شبار نور لايف اسماء سعيد منى صغنونه القهوه رودي محاسبه القهوه اسماء سعيد يوكا يوكا شيمو احمد روما عسوله القهوه فطار القهوه اومي ييمو وائل مصطفى سندريلا القهوه والزهاده العابده وامل لنده محمد رشوان وائل ديب ومحمد شلبي ومنار الميزه ومعاذ علامي القهوه وكيم الازهري وزملكاوي وبرشلوني وزين يونس وفاء الصبيط القهوه داليا امر الدين اوامر القهوه ومجهول القهوه وقمر الدين القهوه ومحمد ابو حجازي ولاء مترجمه القهوه وداعيشي ومهندس القهوه ومحمد رجاب وريم ربيعه وتوتا عاشقه القهوه انا في دفاتر السحور ما بنقراش اسامي كتير بس عشان نلحق ناخد كل حاجه لان دفتر السحور معانا كل يوم كل, يوم كل يوم. من دفتر حضور فيسبوك لدفتر حضور الاس ام اس 1006 ايه ده في تلات رسائل وزع مننك بس المسابح كريمه يا عم عايزين نسمع انت معلم الاستاذ لمجرد حاضر في كمان رانا اسنانيه القهوه صباح الخير من امي صباح الفل عليك يا امي في كمان آم انا في الجزء الثامن حلو بدات الناس تقول اهو في الجزء الثامن وأنا مية مية طارق ركنه القهوه 100 100 طارق صباحك منعن يونس هنا ايهاب ايمان شفشق القهوه انت في الجزء كام يا يونس انا مش عارف الجزء كام في سوره الانعام هو في الجزء أنا في بس انا ساعات ما في الارقام امل عسكر القهوة ندى النادي القهوا وايمان شفشق وامرنا جمال وصباح الخير وايا قرين لا أبو... ايا قرين دي حاجه ثانيه ضافتها بوبي قرات خمس اجزاء من القران الكريم من اول رمضان مينا يا ربنا يبارك امرنا جمال بيهم بروفيسوره القهوه بتقول انا في الخامس اللهم بلغنا ليله القدر اللهم امين في كمان فادية وقريت جزئين وخلاص داخله على الثالث احسنتي 100 100 طلبتي حماده هلال محمد نبينا امبارح وانا اسف اني نسيتها يعني ان بحب البرنامج ومشاد معجبين كتر خيرك او كتر من تليفون اخر 55 مشمش المصري كانج القهوه الصادق وزير وزيرة انشكاك القهوه مسائل عسل في كمان اخ ايه اللوك بتاع الدائم الهائل يا باشا يا باشا اتفضلها اطلعها <تصفيق> تقمره. الجزء الثاني بقى صباح الفل صباح العسل من تليفون اخر 76 كمان رنا وندى الشرف ومحمد عيساوم وبحب آآ مش عارف ايه رمضان كريم <تصفيق> رمضان كريم بقى. رمضان كريم سما حمدي هتبدا في سوره الرعد ما شاء الله ما شاء الله في كمان انا في الجزء التاسع وعارف ان انا مقصر جدا رمضان كريم شهاب يعني كلنا مقصرين حتى لو وصلنا فين ولكن احنا بنجتهد ان شاء الله ربنا يتقبل منا جميعا ان شاء الله برنامج ويا بقى الاثر بيوزع امتى ما لحقتش اسمعه ولا مره بيتذاع الساعه 6 قبل الفطور يا رب يعجبك ان شاء الله نزلت انا وصحابي ومبسوط جدا في ساعه الفطار وزعت تمر على الكل وكل اللي في الشارع وعلى فكره احنا مسيحيين ورمضان كريم ومليان محبه ولمه حلوه انا رزق والله يا رزق يعني 100 100 رمضان كريم عشان انت راجل كريم ورمضان بتاعنا كلنا في كمان صباح الفل إيمي صباح يا ايمي صباح في كمان نروح بقى ده استحق في الاس الواحد 006 اسراء لوزه القهوه كلمني ربنا يخليك طب ايه المطلوب ايه عشان والله مش لاحقين عشان استاذ مصطفى هيدخل حالا في المكالمات هتبقى مش متاحه وصلت للجزء الرابع انا بطاطا يا بطاطا او يا بطه 100 100 اسراء وفتحي توحه عبد الله سمارت في الجزء الخامس انا ما قريتش حاجه كريم بص يا كريم انا هضى لسه دخين على سته رمضان افتح يا عم المصحف وبدأ على فكره وقريت ايه وقال. المهم نقرا المهم نفتح كتاب بس نقرا فيه شويه في كمان عمرك مقرية اسمي شذا الورد انا اسف منها ورانا ايا قرينة يونس ادعو الماما عشان اجلاها تكسرت الف الف الف سلامة سلمان عليها وبصيرنا اديها وقول لها الف سلامة ست الحباب وربنا طمين عليها ان شاء الله ماريو محمد يميش رمضان خالد لمد الاهواء ايمان ومرنا وعمر ابو القاسم طيب هنروح ناخد دفتر حضور لا موجود عندنا شكرا ديره دفتر حضور التويترين تسنيم راياو شايماء كايرو كيو محمد وعلاء اهواجهت القهوة وجوجو سليم فاطمة ام زي اف ودودي محمد ونها محمد دي بالقهوة جوجو اياد دمياطي نادي السوكي سندريلا مريم حسن هاجر حمدي اسراء السو رولا محمد وعمر عمر موري وشيماء اشاري سمعت على القهوة سمارت على القهوة وعمر كنافة القهوة وابراء فانوس القهوة تؤاد <تصفيق> دو بدوبة القهوة ومحمد شبار وشادي الفرانس وريم متشكةت القهوة ووليد جوكريان ويارا طارق وبسكوت القهوه مريم ورنا مصطفى وغدى دليفريت القهوه و... ورودينا اباظه ده ده افتح حضور سحور انستغرام انا اسف انا اسف. نروح نفتح حضور سحور تويتر شوكان ديرو برده بلال محمد و... واللي كتبت لنا الانستغرام مريم الشريف شروق ديزاينر مروان مارو... مجدي توقه راسه القهوه انوشا نيمو اي نصر وهبله هانم وخسار خالد ونونا أو توتا علي جهاد سمير محمد لطفي دع عماد ديرو بنوته مصيبه تهجد القهوه نهله غانم هوبا عفريت القهوه ميمي واحمد عبقرينه والقهوه وسندريلا امي ومريم صحاريه القهوه وروء روء عبد العظيم واثار صبريه القهوه ورحمه كنافه القهوه وعبد الرحمن ونسرين ولا صراحه شوف برده شعب تويتر موصلين فين في الاجزاء يقولوا انا في الجزء العاشر ما الله من انس عماد الدين برافو في كمان انا في الخامس وزعلانه عشان النهارده كسلت حرامي القهوه يا باشا لسه الشهر الكريم معنا فنقدر نعوض كل ده احمد فلاشه القهوه كل سنه وانت طيب يا يونس وانت طيب انا في ال 20 في الخامس وال 20 مش عارفه اوصل لها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما الله ما الله استاذنا الكريم مصطفى حسني وصل هو منشاور له وان انا في كمان احمد فلاشه القهوه يونس كل سنه وانت طيب في ال 21 تمام اسيادنا راضيين عنك يا باشا منورين كل الناس الحلوه اللي, اللي انا كل الناس الحلوه يا ميزو يا اي حد <تصفيق> يا شباب يا, يا ناس يا... تمام. يا. أهل وسهل. اه تمام اتفضل اهلا في كمان معاكم في الدفتر منورنا ريهام عبدو طيب خلينا احنا مكملين قهوتنا 100.6 نجوم اف ام على كيفك تليفوننا 3835022 صفحتنا على الفيسبوك هي نجوم اف داشت على أهواء وتوصل هو هاشتاج على أهواء ونسمع أيه؟ نسمع المسحرات ييقها بتوفيق المرض يلا بينا نسمع مسحرات أي؟ يلا بينا رقم الرسالة تاني واحد صفين ستة تليفون ثلاثة تمانية على الفيسبوك نجوم أفم داشت على أهواء وتوصل هو هاشتاج على أهواء وممكن نكتب في أول التويتر مش ممكن يعني إيه أحبادة يعني يفضل أن نحنا نكتب على أهواء في رمضان باللغ اسور وقلب يلا بينا النهارده الفجر هيكون الساعه 3 و9 دقايق <تصفيق>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 طاير على <stutters> لو بس ایپ لگو بس ایپ رمادان لگو هنا كل يوم في رمضان في نجوم رمضان اقرب لك. هنتكلم وهنحكي ونقول كل اللي النجوم في رمضان. وكل الاخبار والحكايات عن الفن والفنانين وكمان نستضيف نجوم المسلسلات في رمضان مع رنا وكريم على نجوم فان. نجوم رمضان اقرب لك مع رنا وكريم كل يوم من الساعه على فأم. نجوم اف ام نجوم اف ام میں الفطار على نجوم اف ام نجوم اف ام رمضان النجوم بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنه وانتم شهر رمضان الكريم يكون شهر خير علينا كلنا وعلى الامه الاسلاميه بخير امير قرار كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم نجوم رمضان النجوم كل سنه وانتم طيبين نجم اف رمضان الكل بجانا ثاني على الهواء 100.6 نجم اف على كيفك وينضم لينا يعني مش عارف اقول ايه بقى سر حببنا وحبيب شعب جمهوريه على الهواء حبيب كل الناس استاذنا مصطفى سيدي وسهلا لا لا عايزين صوت قوي بقى مش عروض رمضان الناس <تصفيق> بتنضم <ستة رمضان. تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلامة ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليك يا أحمد وعلى جميع مستمعينك المحترمين عمل أسمع وأنا جاي في الراديو مترجمة و... و... وكركت القهوة وكركت القهوة وكركت وكركت أيوة الأهوة وكلكة الأهوة وحاجاتها أي وزعها لا حاجات تجير يعني بس حلو بعندك زباين دائمين وهو ما شاء الله من سنين طويلة الحمد لله, لله. ووجودك معنا بوضعيفهم يا بشا ربنا يدي معليك النعوة احفاظك يا حبيبي رضا عنك مبسوط او الحمد لله بعيش احلى ايامي اللهم لك الحمد والشكر الله. الحمد اللهم لك الحمد طب الناس اللي حد الوقت يقول لسه مش حاسين رمضان <تصفيق> وزعلانين ورمضان طبع يعني هنحس انت يعني, يعني لو ما عندوش ال... الحتة لسه ما وصلتش رمضان دخل بقى يعني اصبتها شوية ازاي يعني احسس نفسي إن انا في رمضان ازاي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سلام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا كل المشاعر دي تدل على الاقبال الشديد وتدل على الخيرية اللي جوه القلوب والعلامة أن أنا مش راضي عن نفسي كإني رمضان جيه وأنا حاسس أن أنا عايز أكون أحسن من كده مع ربنا سبحانه وتعالى الحال ده كان عند الصحابة كانوا دايما يسألوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله وأي الإسلام أفضل وأي الإيمان أعظم انهم بيقولوا احنا مش راضيين عن كده احنا عايزين نعمل اعلى حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى فانا لما انت تسالني وبتقول لي حد مش حاسس ان رمضان داخل نفسي يكون احسن ده مش شعور يقول لي يخليني ارد اقول اصل من كتر ذنوبك وانت مش حاسس مش العكس على العكس هو انت كنت مكان في النهارده موضوع العكس الاحباط من رحمه ربنا بس اه دي اقسمت رحمه م. الله م. انا هو الـ الـ الفكرة كلها ان الإنسان بيبقى عنده توقعات من نفسه يفسه أشعر بروحانيات أو روحانيات معينة وإنه نفسه مش حسس بالحاجات دي ودي بداية البحث عن الله بداية البحث أن أنا أكتشف أن أنا كنت متوقع أن أنا أحسن يوم كده فيبدأ يحصلي حالة اسمها مقام اليقظة أني أستيقظ لنفسي يحصلي شراء شو... الله يفتح عليك على فكرة الألفاظ البسيطة دي يتكلم عنها العلماء بألفاظ ممكن تكون تقيلة شوية لكن احنا الحاجات دي الحمد لله المس ده اسمه عند العلماء الإمام الهروي عنده كتاب اسمه منازل السائريين بيتكلم ان الإنسان اللي سائر إلى الله ليه درجات منازل وتشرح في كتاب تاني اسمه مدارج السالكي يعني سلالي مدارج يعني سلالي آه يعني كنا انت فين دلوقتي اللي مش حاسس انه هو كويس وعايز يبقى كويس دي اسمها منزلة اليقظة اننا فؤت ودي من أعظم المنازل في السائر إلى الله رغم ان هي من أول المنازل لكنها من أعظم المنازل ليه؟ لأن البني آدم فاء بعد ما كان غافل يا تحصل زي عليه الاجانب نقطة اللحظه الفارقه ده. اللحظه دي بتحصل لبني ادم يا اما في حياته يا اما في لحظه مفارقه الروح وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أي تهرب ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد يعني ايه حديد يعني دقيق يرى الحق حق والباطل باطل ده اللي بيحصل دلوقتي حالا للناس اللي بيقحسنا نفسكم كويس وقريب ده ربنا ايه اللي حصل بصر واصبح حديد بقى في حالة من محاسبة النفس حاسبه انفسكم قبل ان تحاسبه هو مش عايش في الحالة اللي ربنا قال عليه في القرآن ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم بالعكس ده اللي نفسه يكون كويس ومش راضي عن نفسه ده في مقام اليقظة مبروك ألف مبروك انت عينك تحطط على طريق ربنا يلا بسم الله دور على اللي ياخدك بطريق ربنا سبحانه وتعالى يعني ما تكتفيش بنقطه ان انا مش حاسس ورمضان ما جاش ما اقول في الجمله دي لا لازم اعرف ان النقطه دي اصلا كويسه كبدايه دي حاجه حلوه يعني. نقطه البدايه م. هي ان انا ابدا اعرف اني خلقت ليه وده اللي حاصل انا مش حاسس باحساس حلو مع ربنا ايه ده اذا انا المفروض في الايام المفترجه دي تكون مشاعري جميله مع ربنا اذا ايه اللي مخليني مش مشاعري كويسه مع ربنا ومش حاسس بالاقبال وهي دي بدايه الطريق بدايه الطريق السؤال. فيبدأ بقى يروح لحد زيك رجل هادف في إعلامه فتلاقيه بيجاوب عليه في برنامج فانت تنصحه بحد يتفرج عليه في التلفزيون برنامج كويس انت بتعمله فيه أو غيرنا في الناس الطيبين بيعمله في الراديو فيبدأ الإنسان يطلب ربنا عن طريق أهل الله اللي بيدله على ربنا لكن المهم يكون جوار رغبة ده اللي حصل حصل استيقاظ للرغبة انا عايز ربنا سبحانه وتعالى فاللي مش حاسس برمضان أنا بقول له مبروك مبروك أنت بتدوء دلوقتي طعم الفواءان انا نفسي أكون أحسن من كده الحل إيه هنقول طبعا الحل أنا متحيز لحل في إنسان جديد طبعا معروف <تصفيق> كلمة معروفة طبعا معروفة معروف وأنا <تصفيق> عارف أنا بأمل أنا والفريق معايا بأمل أن أنا أقدم حل للتغيير كل سنة لأن أي حد في الدنيا هدفه يتغير لكن التحدي الكبير يا بوحميد انك انت تقدم حل واقعي حقيقي تقدر فعلا تسلكه يقولك انصحني طب خذ النصيحة دي انا مش عارف اعملها عشان كده فكرة الانسان جديد انا المرة اللي فاتت قلت خلي الناس تتفرج على البرنامج تفهم الفكرة احنا بنتكلم على تبدل الاحوال وتغير الاحوال وكلما الانسان قدر انه يتخلص من حال سلبي دي بيسموها علماء السلوك وعلماء التربية التخلية قبل التحليل لانك انت بتشيل التخلية تتخلى من الحاجات الوحشة ثم تتحل المنحة ده منها جنبوي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في العهد المكي اللي استمر 13 سنة كان بيشيل أفكار وحشة وحط أفكار حي عليه الصلاة والسلام ولم يبدأ التشريع الحقيقي اللي فيه أوامر افعل عشان تخش الجنة ولا تفعل تحسن تتحاسب إلا في نهاية العهد المكي وبداية العهد المدني بعد 13 سنة لكن دي الله يفتح عليك بداياته كانت تغيير معتقدات وأفكار اللي هي موضوعها في إنسان جديد أحوال الخط احنا بنتكلم في إنسان جديد عبارة عن ان كل مرة بنتأخذ فكرة سلبية تراكمت فشكلت حال راقب, راقب أفكارك لأنها ستشكل أفعالك وراقب أفعالك لأنها ستشكل عاداتك وراقب عاداتك لأنها ستشكل طباعك وراقب طباعك لأنها ستحدد مصيرك حلو التسلسل ده أول أفكار أفكار م. تعمل أفعال أنا دلوقتي يا أحمد مستريح لك فأفعالي معاك فيها طمأنينة طيب. ومصدقك فراقب أفكارك لأنها ستحدد أفعالك طيب أفعالي دي هتكون إيه هتكون عاداتك بقى. مرة في مرة م. في مرة الفعل م. كون عاد وراقب عاداتك لأنها ستشكل طباعك مرة م. في مرة في مرة في مرة لغاية ما, ما أنا بقيت إنسان طبعي الكرم مرت عطاء فمرت عطاء فمرت عطاء دقت طعم العطاء بقى عادة بقى طبع جواي من فكرة من فكر. فكرة فكرة ان ربنا مساء سبيه مثال ان انت ليك حق علي ان أنا, انا ليه حق عليك ان انت تديني وتعطيني فانت جردت العطاء من فكرة جت في بالك الفكرة دي جت من معلومة الفكرة دي تراكمت فعملت فعل الفعل دي تراكم عمل عادة حصل تراكم عمل طبع هذا الطبع عشت به كون مصيرك عند ربنا سبحانه وتعالى احنا بتروح لفين نروح لأول حبة في السبحة لأول حبة في العقد الفكرة بنشيل الأفكار المتراكمه دي ونحط افكار سليمه النهارده كنا بنتكلم على حال اه اشتهاء ما في يد الاخرين حلقه امبارح هي الياسم الله م. في فرق يوم ما بين اقرا وما بين قناه النهار النهار بتذيع النهارده حال اشتهاء ما في يد الاخرين م. ان انا اشوفك ناجح فاشتهي ما في ايدك وكنا اشتهي ب... يعني اللي هو اتمنى زواله ولا ابقى عايز ابقى زيك خلاص هي دي فكره البرنامج ان احنا عارف لما تمسك حاجه وتقعد تفصصها وتطلع الوحش وتسيب الحل أنا راجل عندي طموح وشايفك ناجح فالمفهول ده من نجاحك لكن ما اشتهيش زوال ما في عندك وده الفرق ما بين الطموح وما بين اشتهاء ما في أيدي الآخرين أن أنا ها نجاحك لكن مش هتمنى زواله من عندك لو أنا شفت شفتك ناجح فحسك بغصة جواية بقى أنا عندي حال مش كويس يبقى أنا جواية فكرة بتقول أن نجاحك يساوي إخفاقي وفشلي ومن ثم كنا النهاردة بنتكلم على التخلص من هذا الحال مبارح اللي انت كنت لسه بتقول عليه من شوية كنا نتكلم عن اليأس من رحمة الله ان يتزرع جوايا فكرة ان ربنا احنا ساعتها في البرنامج بدأنا الكلام معنا سونا يا جماعة احنا هنتكلم بألفاظ الشباب البسيطة وان كان ألفاظ الشباب فيها أخطاء شرعية كتير بس انا عايز اذكر الأخطاء دي وبدأت الكلمة لحد كان قاعد معايا بيقول لي انا حاسس ان ربنا طفل بيطئمس مش هنس بقوله ليه قال لي علشان انا اللي علمني إن ربنا كل ما غلط هيشيل مني وهيودي يحسب لي وفجأة هيتقلب علي فمهما عملت ما في فائدة خلاص ده حال متراكم جي من فكرة غلط. إن ربنا بيشيل جت من فهم خطأ لآية أحصاه الله ونسوها إن ربنا بيكتب علينا اللي بنعمله من الخير والشر رغم إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في عشرات الآيات وعشرات الأحاديث على لسان سيدنا محمد إن الحسنات يذهبنا السيئة ومعاني كتير في المعنى ده لكن الإنسان لما يكتزئ جزء من الشريعة وممكن يكون في بعض من اتكلمه عن ربنا بطريقة غلط فهو سمع عن ربنا بطريقة غلط فحس إن ربنا باللفظ تقال كده ربنا قلب عليه شايف الألفاظ دي كلها؟ دي ألفاظ لما تقولها قدام علماء العقيدة يقولك ما تتكلمش لا يجوز في حق إلا الكلام طريقة الكلام لا يجوز لا الطريقة ولا الفكرة ما ينفعش او ربنا قلب عليا كادبا مع الله ما ينفعش بس هو ده اللي بيتقال يعني هنفضل هربان ودافن راسي في الرمل وانا عارف ان ده بيتقال كده كده في الشارع ولحضرتك بتقوله احنا بنقل بن نقص ساعات بنقول لنفسنا انا حاسس ان انا مهما عملت ربنا يا خلاص في الجمله ربنا خد مني موقف بس خلاص بس يعني قلب عليا فاحنا كنا بنتكلم امبارح ففكره ازاي تشيل الحال ده لان الحال ده بيعمل قطيعه بينك وبين ربنا وبيخليك عايش مهموم ربنا اعرض عني امال مين هيكون فإحنا كل مرة في إنسان جديد بنحاول أن احنا نقول يا جماعة الحال ده لو شلته وحطيت الحال ده نفسك وده الهدف الكبير من انسان جديد أنك أنت تحصل على النفس المطمئنة الساكنة التي ترى الجمال فيما حولها الجمال يحب وده لأن الله جميل يحب الجمال فربنا خلق الجمال في كل شيء حتى المحم ربنا خلق فيها الجمال بس أنا من جوايا مش قادر أشوفه لأن جوايا أفكار غرطة تراكمت فعملت أحوال غرطة فكل يوم بنتكلم على حال من الاحوال الوحشه اللي هي عباره عن مجموعه افكار سلبيه متراكمه ونشيل ونحط حل حل ده يا سيدي جديد وده بدايه طريق صاحبنا اللي عايز يتعرف على الله سبحانه وتعالى احنا هنروح واصل وهنرجع ثاني نكمل دردشتنا مع استاذ مصطفى حسني ويا ريت الناس اللي نرد على اسئله بقى الناس اللي تابعت وعايزه تتناقش في البرنامج أو في من. اي افكار من اللي بنتكلم فيها يا ريت على رسائل او تويتر او فيسبوك وأسئلتك بقى الأستاذ مصطفى حسني على الرسائل برضو والفيسبوك وهكذا وهكذا فاصل قصير ونرجع تاني نكمل كلامنا عبدالله is uh, طرق. النهاردة هيكون كفتة بني سهلة قادمة وكمان هنعمل رز بالقرع العسل قرع العسل ده يعيني معانا طلبان جدا النهاردة هنعمل فراخ بالفريك الفريك بالشغال معانا في مصر كتير بس اهنا ان شاء الله هنشغاله بطير جدا لانه صح جدا والحر ده حلوة قوي وخفيف وبيتك خادش يشوه كم يعني كزا حاجة مفيد جدا جدا طب نعمل مع البيت التفاح دي حلوة قوي برضه. لا اشرب شاي كل يوم الفطار من على نجوم فاء نجوم فاء يعني اللي هسيبنا قبل كده على الضرب يا جدعان يقول لك ايه يا حفه انت بعد كده احسن لك ما مع اشرف عبد الباقي كل يوم في رمضان الساعه 6 الا الفطار على النجوم فام نجوم فام رمضان النجوم كل سنة وكل مصر طيبك عمر الليسي كاتب وإعلامي كل سنة وإنتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم نجوم أفقام رمضان النجوم عدنا من جديد على أهواء عالمية فصل ستة نجوم أفقام على كيفك وساعتنا دلوقتي تقترب من الواحدة بعد المتصف الليل السحور إن شاء الله نهارده أداني الفجر هيكون الساعة ثلاثة وتسعة دقائق فيعني في <تصفيق> معنى ساعتين وكم دقيقة كده <تصفيق> يا دي أجل لسه أنا بأمن نفسي هتصحر معنا هفحمتان يا رجل هو انا بعمل كده؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الناس هتقبلوا هي حاجة الحية طيب خلاص يعني طبعا يحصل إبتاني على فكرة احنا بقالنا كم سنة نطلع مع بعض ولم نتصحرش معنا انت بتقدمه سحور ايه <تصفيق> انت المنيو عايز ايه <تصفيق> انت طيب مأكولات بحريه ولا انت تامراني هنعمله بص سحور جاي في الطريق فانت الحق حدد لي انت عايز إيه تاك كان على فكره ليك طلب في الفول معين انا فاكره لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا علبة الفول يا بايع خلاص مش لازم نقلب القديم ربنا يكرمك يا سعد انا بقى بعيد قوي قوي عن اسرتي فخلينا نتسحر مع الاسره بعد اذن جمهور القهوه العريق احنا بينا كام لقاء في رمضان السحور ولا مره معانا نتسحر طب انتوا في انتوا وانا في انتظار الفرصه السعيده ربنا يرضى عنك احنا بتقول استاذ مصطفى بالنسبه للي انه متضايق على طول ومخنوق ومش طايق نفسه هو ده بسبب ايه وحاسس انه الدائم في حياته هو الإحساس اللي عند ضحة ده إحساس من الأحاسيس المتكررة في هذا الزمان كل تخصص بيعرفه وبتعريف مختلف ده عند الشريعة اسمه حال القبض عند علماء النفس ممكن يسموه اكتئاب أو قلق وهكذا والاكتئاب والقلق دلوقتي هو المرض الأول وهو مش لازم نسميه مرض يعني بس أصدقل هو يعني إيه الخطر الأول اللي بيواجه العالم دلوقتي زي ما بيقوله علماء نفس المتخصصين يعني. وحال القبض ده اللي في الشريعة بيسمونه القبض بيجي من أسباب كتير عشان كده أنا محتاج أتكلم مع ضوحة أفهم منها هو إيه اللي مضايقها ولو ضوحة مش قادرة تحدد إيه اللي مضايقها وده برضو حال ناس كتير هو متضايق ومش عارف من إيه هي محتاجة أنها تقعد مع نفسها وتفكر هو وت لأن إحنا عندنا حاجة اسمها الذكاء العاطفي إن البني آدم يبدأ يفكر مع نفسه هو الشعور اللي جواه ده اسمه إيه وسببه إيه هل اسمه حزن ولا اسمه ألأ ولا اسمه خوف اللي هي المشاعر بيسموه المشاعر السلبية وده اللي كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيعمله مع الصحابة وده اللي علماء السلوك دلوقتي بيعملوه لأن أنا أروح للشيخ العالم المربي وأحكيله حكايتي يقولي بص يا ابني انت مشكلتك انك انت عندك وساوس كتيرة تجاه الناس كنا عاملين في انسان جديد من 3 ايام حلقة اسمها سوق الظن بالاخري كل ما اتعامل مع حد اشك في كل تصرف بيعمل وده بيعمل لي ضغط نفسي شديد وفي حد من تاني, تاني مننا مش راضي بحاله فبيشتهي في ما, ايدي الا... في, ما في ايدي الاخري هذا برضو حال تاني بيعمل هم ويخليه ابص لكل شيء في ايديا ومش مكفيني رغم اننا ممكن اكون متناعم جدا هو على فكرة يمكن وانت ماشي مع انسان جديد تلاقي احوال كلها بتعمل ضغط نفسي وعبء نفسي شديد كده واحنا بنحاول السنه دي نقول للناس خد بالك انت ممكن ده اللي يكون عامل لك حزن فانا هطلب من ضحى ليس تحيزا للبرنامج إنما يمكن سؤالها ممكن يكون رد في البرنامج حاول تتابع معانا البرنامج الحاجه الثانيه عايزك تقعدي مع نفسك وتكتبي ايه اللي مضايقك طيب ضحى بتقول يا اما قعدت ومش عارفه هقول يبقى الحل في ذكر الله وأنا بطلب رجاء خاص من كل واحد بيسمعني دلوقتي ارجوك ما تستقلش ما تستقلش انك انت واحد يروح لسيدنا محمد يقول له انا فقير يقول له استغفر ربنا واحد ثاني يقوله عايز اتجوز يقول له استغفر ربنا واحد ثاني يقوله عايز اخلف يقول له استغفر ربنا طب جت منين دي جت من فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار اذا ده من الاذكار بس بيشيل هموم في الأرزاق وهموم في الخلفة وهموم في اشياء كتير الانسان مستني فما بالك لو واحد بقى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فأنا بقول لحضرتك بوحى قوي قلبك في مواجهة تحديات وأحداث الحياة بأن هذا القلب يكون منور بالذكر الذكر بيعمل إيه؟ بيصنع نفس سوية تفهم الأحداث على حياتها تفهم الأشخاص على حياتها تفهم نفسك على حياتك والذكر ده ليه سر عند ربنا قالوا هذا السر خلاصة هذا السر بيصنع النفس المطمئنة الساكنة فأنا بوصي ضوحة لأننا محتاج أعود أتكلم مع نص ساعة كأنها بتفتفض مع طبيب كده تقول لي أصلا عندي في حياتي أحداث واحد اتنين أو لا بوصي بس مسكننا المشكلة هي كأنها بتشرح واجع معين لكن لو هرد عليها على الراديو هقولها أذكري ربنا كتير لغاية ما يكشف لك سر المدين متابعة جيدة للبرنامج والبرنامج أكثر من رائع وأكثر حلقة صارت فيها الحلقة اللي تكلمت فيها عن الإحباط من رحمة ربنا أنا م. عايشة في هذا المود دائما. ولكن والله بعد الحلقة قررت أننا فعلاً أنا لو فضلت على هذا الأسلوب فعلاً ربنا هيبقى مش راضي عني فقررت أننا لازم أثبت لنفسي أن ربنا أصلاً راضي عني وأننا زرعت الأحباط جوايا محتاجة من حضرتك كلمة لأننا حالي ده عندناس كتير علشان بس نقدر نكمل اسمها إيه؟ ضحى ألف عندنا ألف ضحات كتير ألف ألف, ألف مبروك يا ضحى الإنسان الجديد اللي تخلص من حال اليأس من رحمة الله وهذه علامة الهداية من أوائل علامات الهداية أن الإنسان يسير إلى الله وكله أمل في الله وأخذوها من الآية وما يقنط ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون يعني لضل طريق ربنا فاللي اهتدى إلى طريق ربنا هو اللي بدأ طريق ربنا وهو عنده أمل في الله مبروك الهداية عليك مبروك الإنسان الجديد ام البرنامج انا من متابعات ياسمين بتقول انا من متابعات البرنامج جدا وشايف ان البرنامج هيغير في ناس كتير قوي يعني ان شاء الله للافضل وبحيي استاذ مصطفى حسني على البرنامج أم. في ناس ما بتقول حضرتك قلت النهارده في حلقه انسان جديد اللي كانت عن الشهوات شهوه النفس عايز اعرف معناها ايه انا كنت او لا اسف شهاوه النفس اه شهاوه النفس شهاوه النفس, سخاوت النفس. سخاوت النفس. انا يعني أنا عن اشتهاء ما في ايد الاخرين إن الإنسان يبقى باستمرار مش راضي عن اللي في إيده وبصص اللي في, في إيده الناس وفرقنا مم. ما بين هذا الحال اللي فيه تماني للزوال النعم ما بين الطموح اللي كنا لسه بنتكلم عنه من شواء أنا وانتها وكنا بنتكلم على حديث النبي اللي في سنن البيهقي أن أبدال أمتي الأبدال ده لقب من القاب الصالحين زي الشهداء وزي الأولياء وزي الصالحين وزي المقربين في حاجة اسمها الأبدال الأبدال هم مرتبة من المراتب اللي بتدل ان هذا الانسان من اكثر الناس صلاحا في زمنه فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان ابدال امتي لا يدخلون الجنة باعمالهم انما يدخلون الجنة بسخاوة النفس وسلامة الصدور فالى اخر الحديث اللي قلنا النهار ده. سخاوة النفس يعني سخاوة النفس يعني انا انسان عندي احساس ان ربنا خيره كتير ومعنديش اي مشكلة ان ربنا يوسع على غيره يعني النهارده انا ربنا سبحانه وتعالى مش هيظلمني في ادى غيري حب اكتر من اللي في بيتي ادى غيري فلوس اكتر من اللي في بيتي ادى غيري شكل احسن من شكلي بس ده مش معناه انه ظلمني زي بالظبط لو انا عايز اشتغل في شغلانه اخد فيها 5000 جنيه رحت الشغلانه ادوني 6000 جنيه الله قلنا اخدت اكتر من حقي اللهم لك الحمد لقيت واحد جنبي بياخد 10 الله كنت <تصفيق> لسه من شويه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اه هنا طب اللي ده وظفته غير مسمى الوظيفي غيرك،, غيرك خبرته في الحياة غيرك انت ليه بتبصله لما يبقى حالك زي حاله مدير الشركة هيديك نفس الحاجة لانه عادل ولله المثل والعالم فسخاوة النفس ان انا مبقاش زعلان من ربنا انه موسع على غيره عشان كده العلماء بيقولوا ان من درجات البخل ان الواحد اعلى درجات البخ ان الانسان يبخل بمال الاخرين على الاخرين انا ممكن ابخل بمالي على غيري ابخل بمالي على نفسي أبخل بمال الآخرين على الآخرين يعني أنت جيت وانت بتركن عربيتك السايس قدته خمسة جنيه أقولك إيه عم أنت بتعمل كده ليه؟ تقول انت انت؟ دي تقولني أنا عايزة كريم وحنا في أي مفتار أقولك لا مش الدرجات الله وانت ملك أنت دايمة منها لبعض وانت ملك أنت وانت ملك أنت الكلام مش ليه ده اسمه بخلي بمال الآخرين على الآخرين اللي هو عمل أن أنا خايف على مصلحتك يعني ايه حان فلوسك لك. هتعمل كام شنطه رمضان السنه دي انا السنه اللي عملت شنطتين هعمل 5 السنه دي كتير قوي ليه يا عمو حلوين <تصفيق> انت ب... مش انت محتاج الثلاثه التانيين دي دو. عكس سخاوه النفس م. سخاوه النفس ان انا يا رب احمد يونس يخش الجنه قبلي انا بقول يا رب انا كمان اخش ما عنديش اي اشكاليه ان واحنا ماشيين تبقى انت سابني بخطوه م. مش متضايق ان انت لحقت الصف الاول في ال... في في اساسات ال... تقول لي ما ربنا بيقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون انا عارف وانا هتنافس معاك ان شاء الله في طريق الله بس لو انت بس نفسك يعني. لا لو انت سبقتني ايه اللي الحمد ربنا فتح في الحته دي ويفتح عشان كده كان الصالحين زمان ربنا ده فتح على ده القيام وده في الانفاق في الجهاد ما عن ابو هريره في الجهاد زي ما عن خالد بن الوليد في الاحاديث ابو يروي في مسند بقية ابن مخلط خمس حديث وسيدنا خالد يروي أحاديث تتعدى على الصابع ليه؟ لأن ده كان مشغول بباب من أبواب ربنا وده كان مشغول بباب من أبواب ربنا تاني فسخاوة النفس نبقى مبسوط لك لن بلاقيك فرحان نفسي كريمة ده معنى سخاوة النفس هاجر بتقول بتفرج على الحلقات من 3 ل مرات وعن نفسي أول حاجة هبطل أتكلم أو أسمع كلام عن شخص وان اكون انسان جديد ان شاء الله انسان جديد باذن الله تمام ربنا يفتح آه آه بدأت أحسن نفسي بمتابعه انسان جديد وكل التحيه والتقدير للاستاذ مصطفى من شهد راميه يمكن انا مش من المتابعين الحقيقه ولكن يبدو بيقولوا لكن من بكره ان شاء الله هبدا اتابع عاش عندي سؤال لاستاذنا الفاضل بسم الله بتقول ما عنديش سؤال بس عايزة اقول لحضرك ان ربنا جعل لك سبب تغير كبير جدا في حياتي من غدير عايزة اقول حاجة الاغدير غدير غدير غدير مش اغدير, أغدير. غدير م. السبب الرئيسي مش انا او غير السبب الرئيسي يا غدير هي رغبتك اللي خلت قلبك مفتوح لي او غير م. المتحدثين في الشريعة كتير والمتحدثين عن الله كتير لكن الحقيقة بتبقى في المستقبل مش في المرسل الحقيقة ان انت يا غدير وغيرك من احبابنا اللي بيبعتون لنا د أنتوا اللي قلوبكم مفتوحة ربنا بيقول في القرآن سيذكر من يخشى <تصفيق> ربنا في القرآن بيقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أنت لقلبك يرهب ربنا وبيحب ربنا عشان كده أي حد هيتكلم انت هتتأثر فأشكرك على هذه المجمل لكن الحقيقة النجاح عندك أنت ربنا يفتح عليك نروح لفصل ونرجع تاني نكمل كلامنا مع استاذ مصطفى حسني تواصلوا معانا على الاس اس 1006 او فيسبوك نجوم افلام داش على القهوه او تواصل هاشتاج على القهوه وتبداوا على القهوه في رمضان يلا بينا نسمع انسان جديد الله وكسب هدايا فورية وكمان أسايا مشتريات زور ركن ماستر كارد والبنك الأهلي المصري في هايبر وون الشيخ زين واشترك في خجمة فون كاش للدفع بالموبايل من البنك الأهلي المصري وكسب هدايا فورية وكمان أسيمة مشتريات بقيمة 25 جنيه على كل 250 جنيه مشتريات هتدفعها بموبايلك ماستر كارد أعلم بدون كاش تطبق شلوت والأحكام كل سنة وإنتوا طيبين اليوم سوف أقدم لكم الاختراع الذي سيهز الكون ويفتت الدهون جهاز لا بعد اليوم ستفقدين من وزنك 70 تون في الجلسة الواحدة لكل الناس اللي سمعيني ومش شايفيني بعد محطات اختراعهن بتاع تصفيف الشعر شعري أصف ولعبت وحروة اختراعاتهن أسوأ مما تظن عايزين تعرفوا أكثر عن اختراعاتي وفتكساتي تابعوني في هن السهن على نجوم اف ام كل يوم في رمضان ايمان السيد بيني الرمزي هن السهن مع هاني رمزي كل يوم الساعة خمسة وربع قبل الفطار على نجوم اف ام نجوم اف ام رمضان النجوم لمن الملك اليوم لله الوحد القهار يبقى الدنيا ثائلة ولا باقي إلا الله ما تقولش يا رب أنا عندي هم كبير قول يا هم انا عندي رب كبير والعبادة والصيام والزكا والحج تمثل قد ايه في الدين عشرين في المية وبقية الاقسام ايه تخيل التمانين في المية معاملات العطاء والقرض والوصية والمراس كل انواع المعاملات والاخلاقيات هي التمانين في المية من الاسلام عارف لو ربنا غضب على ناس بيحصلهم ايه يرزقهم الجدل ويمنعهم العمل ودي المشكلة ثم تاب عليهم نجوم في رمضان الساعة ستة وربع قبل الفطار مع الشيخ خالد الجندي على نجوم أفهم نجوم أفهم رمضان النجوم كل سنة وكل الشعب المصري وكل مستمعي نجوم أفهم بخير وعمر رمزي كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم نجوم أفهم رمضان النجوم روح شغلك بدری اسحا والمشاكلك عدی رمضان فرصہ ما تتعول و ایامو گھومس تو شابل المصري وال اسلامیہ بحلول شاہر رمدان المبارکوم رمدان العبومی رجعنا تاني على هو على 100.6 نجوم أفام على كيفك وعلى نجوم أفام تي في تردد 11900 عمودي منوارين كل الناس اللي بيتابعونا صوت أو صوت وصورة ومنكملين جولة الأسئلة وفي سؤال مبدئي كده بعيدا مع موضوع الحلقات وموضوعنا النهار ده مفيش ندوات يا أستاذ مصطفى قريب من لوبنا دياب فيش أي ندوات في القريب إن شاء الله أنا السنة دي بأمل من ربنا سبحانه وتعالى أن أنا أخلص بعض الشهادات اللي أنا بحاول أخلصها وعلى رأسها الدكتوراه فشوية مشغول السنة دي يعني حاطت المذاكرة انت عارف الدعوة ياحمد يا شهيق وزفير وكل ما كان الانسان شهيقه اكتر من زفيره يعني كل ما كان تعلمه اكتر من عطائه كل ما كان الانسان ده يقدر انه يقدم شيء فيستسمح فيست... الناس الطيبين المحترمين حبيبنا انه ممكن انه دواد تبقى ليلة في سبيل انه واحد بس يتعلم شوية كده ويا رب ورايب نركب بس بدل انه دواد احنا عملهم حاجة حبيب كنت كلمتك عليه المرة اللي فاتت موقع مصر. انسان جديد او انت لو كتبت مصطفىحسن هتلاقي موقع انسان جديد الهدف من الموقع الرائع ده وانا يعني بتكلم بقلب مفتوح لان الشباب عندنا هنا في الموقع عمل شغل حلو جدا اتفرج على الموقع سواء هتلاقي فيه الحلقات بتنزل على طول باستمرار احنا عاملين احمد السنيدي في فقرات مختلفه شايف البرنامج البرنامج عباره عن اربع وخمس فقرات م. بنقطع الفقرات تنزل حلقه كامله وبعدين بتنزل الفقرات متقطعه عندنا فقره اسمها مع الله فيها مناجا وعندنا فقره هي فيها, فيها يعني للاسف فيها مناجاات ربنا بكلم انا ربنا لوحدي وهي فكره ثانيه اسمها ناجي ربك بقول فيها شعر وعبد الرحمن رشدي صديقي فلت من سلاتات الزمان في الصوت الجميل كمان هو كمان بيقول مناجاات بس بصوت يعني صوته بقى الجميل يعني وعندنا حاجه اسمها خاطره انسان خاطره انسان ده المعنى اللي بتكلم فيه في الحلقه بتكلم فيه بس اكني بقول خل... معنى كده بيجي في بالي يعني فبنقطعين الحاجات دي كلها وبتنزل على الموقع في حاجه بقى ثانيه في الموقع جميله اسمها اعرف نفسك أعرف نفسك دي عبارة عن, مس... عن مجموعة من الأسئلة حاطتها المتخصصين كل سنة بنعمل حاجة شبه كده شوي أنك تعرف الحال ده فيك ولا لا أو زي تتخلص منه كانوا زي اختبار كده تتعرف فيه على نفسك فأنا عايز الشباب بيخشوا على الموقع لأنه هستفيدوا جداً نعمل الموقع ده ليه عشان تكتمل المنظومة التعليمية العبد الفقير إلى الله أخوكم طالع بيقول معنا معين بس بعد ما تقفلوا هتلو على الموقع كل حاجة نقولتها سواء مكتوبة أو مسموعة وفي نفس الوقت كمان تعملوا اختبارات عشان ترسخوا المعنى اللي اسمعتوه في البرنامج عشان ما بقاش برنامج قد ما يكون مشروع ورباني ياخد بايدنا دعاء المصري بتقول علاج حالة الشك في الله اللي حضراتك كلمت فيها ووجودها أحد الحسد أهم أحد أهم أسباب وجودها بس أنا فعلا مش بتمنى أنها النعمة تزول من عند حد بس بتمنى أن أنا أكون زي يوم في يوم من الأيام هل ده ينطبق على الحالة دي ولا هي في حتة تانية مختلفة تمني إن أنا أكون زي حد ده مش حسد ولا وده مش اجتهاء ما في أيدي الآخرين اجتهاء ما في أيدي الآخرين الأكتر هو إن أنا أكون إنسان مش مبسوط بسبب ان في غيري بيقتني أشياء هي مش عندي أنا ممكن أجتهي ما في أيدي الآخرين من نجاحات او من مقتنيات بس لازم يكون مع هذا الطموح حالة من الرضا أنا ممكن يحمل ما يكتب ليش اللي عندك يعني أنا ممكن أكون بشتهي شيء عندك سواء كان شيء معنوي من مشاعر تعيشها او حتى أحوال مع الله يعني أنا ممكن ما كنش بكاء زيك يحمل. ممكن ما يكونش بقف جنبك في الصرا انا انت بتبكي ولا ما بكيش ممكن ما اوصلش للحال ده دلوقتي انا اتمنى ان انا كده لكن ممكن في اليومين اللي جايين في, في السنتين الجايين ما اوصلوش انا حاسس انا راضي م. راضي عن الحال اللي انا فيه نفسي اكون احسن لكن الا ربنا هيبعته وانا باخد بالاسباب وبتعب انا راضي بيه ممكن ربنا ما يكتبليش نفس مكان السكن الشيك اللي انت ساكن فيه فانا راضي انا نفسي بس راضي ده اللي بيفرق بين اشتهاء ما في ايد الاخرين وما بين الطموح المشروع. شايف كده الانسان الجديد النهارده كان اسمه الطموح الراضي عندي طموح نفسي يبقى زي عندي زي اللي عندي فلان لكني راضي لو ربنا ما بعتش على نفس الكلام محمد بيقول هو انا لما استكتر حاجه على حد م. هل هو ده فكره ان انا يعني بتتكلم عليها بيقول انا لما استكتر حاجة على حد يعني شايف انها كتير أوكي. أوكي. عليه اوكي هو لا عايزها ولا مش عايزها هو شايف ان النعمه دي كتير على فلان أوكي. لو الاستكثار ده من عطائك يعني انا مثلا على سبيل المثال هدي ابني 5 جنيه أنا ممكن أستكتر الخمسة جنيه عليه أو أستئلها لأننا رب البيت أنا صاحب الأمر هنا أستغفر الله في الكلمة بس أصدقوا أنا الأب يعني فأنا هنا ممكن أكون شايف لا مش مناسب الخمسة ولا العشرة ده كتير أو قليل لكن لما استكتر عطاء ربنا على حد أنا مليش دعوا بالموضوع ده ده فيه تدخل في شأن الإله في تدخل في خصائص الإله ان ربنا سبحانه وتعالى أمدي واحد مليون جنيه يفعل ما يريد يفعل ما يريد هو ربنا سبحانه وتعالى لو انا استكترت حاجة على حد كأني بقوله رباني طلقت منه غلط عارف لما واحد يجي يملى الكباية فالدلدق منه ربنا ما بيعملش كده ربنا مش بيملى الكباية زادة عن نزول فالدلدق ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فما, فما فيش حاجة اسمها حاجة كتير على حد ممكن يكون كتير بالنسبة لمنهم في سنه يعني مثلا انت يا أحمد دفعت سنة ألفين على سبي أنت دلوقتي مرتبك ألف جنيه في الشهر ممكن ده يكون أكتر من أغلب دفعتك أغلب دفعتك بياخد 800 فأنا أقول أنت ربنا موفقك وموسع عليك أكتر من أقرانك يسموه من أقران اللي نفس التعليم آآ آآ الله يفتح عليك الأقران فأنت ممكن ربنا يفتح عليك زيادة شوية لعلم الله فيك لعلم الله والكرم ربنا بيك وهتلاقي هنا ربنا فاتح في الصحة على واحد مننا أزيد من أقران فكلنا واخدين الأربعة وشرين هبا مش قادر أشيل من دماغي ان ربنا هقولها زي ما ربنا حطتني في دماغه أوكي. وأي حاجة بعملها حاسة زي ما يكون ربنا ما سيكلي أنا على الوحدة فكل حاجة هعملها هتقلب بنصيبة هتقلب بنصيبة والسيئات بتتراكم بتتراكم فأنا هسأل سؤال هو إيه اللي يخلي الواحد أصلا يقرر بقى يعمل حاجة كويسة بما إن ربنا يعني عمالي جمع لنا في هبا في السيئات بتاعي صح؟ أستاذ هبا يا أستاذة هبة أولا أشكرك على أن كنتي خدت من وقتك وكنت جريئة وابتسألي أنا هستسمع حضرتك إحنا عندنا حلقتين حلقة اسمها الشك في الله دي في إنسان جديد وحلقة اسمها اليأس من رحمة الله استسمع حضرتك لو تسمعيهم فيهم رد على السؤال ده لكن لو أنا هلخص الكلام ده لأن الرد كان في حلقة نص ساعة وحلقة نص ساعة وتزعورة بعض فيهم معلومات متشابهة كأنهم زي دوز كده معين أو كانوا يعني جرعة لفكرة أنه زعلان من ربنا في بعض الحاجة خلاصة الإجابة فيما أعلم عن سؤال حضرتك احنا محتاجين نراجع من هو الله لو أنا استخدمت كلمة أنا ربنا حاطتني في دماغه وأنا هستخدم مثلا لفظة حضرتك أو اللي كيف دي عندنا في الشريعة اسمها أنت في عناية الله أسؤال أحمد يونس رجل كريم لو أحمد يونس حاطتني في دماغه وهيعمل فيه إيه يا مهارب يد مبروك لقد دخلت في دائرة اهتمام الكريم فأنا لو ربنا استخدام لفظ حضرتك حاططك في دماغي يبقى مبروك بس لكن لو ربنا حططني في دماغه بمعنى الاستقصاد اه يبقى يا اختي الكريمه هبه احنا محتاجين نراجع من هو الله لان انا من هو الله احنا فاهمينه غلط وفاهمينه غلط ده هيحتاج ان حضرتك تدوري على عالم هذا العالم تقعدي بين ايديه وتقولي له حصل معايا كده ليه ربنا بيعمل معايا كده اشمعنى انا العالم فصر لك حكمة ربنا من الموقف ده ويفتح آفاق فكرك على أشياء إيجابية في فعل الله لم تدركيها باجتهاد عقلك وده مش عيب زي بالزبط ما يكون عندي مرض عضوي ومش قادر أنا أفصره أنا مش عارف الصداع اللي عندي ده سناني ولا عناية ولا دماغي بروح لدكتور متخصص قاعد مع مليون واحد قبلي يقول لي الوجع ده مصدره كده فأنا هطلب من حضرتك ده مسألة دنيا وآخرة اللي انت فيه ده موضوع مهم فاستسمع حضرتك والأزهر عندنا مليان بالعلماء اللي ممكن تروح تديله عندي كذا وعندي مشكلة في كذا اوصف لي يا عم الشيخ فيقول لك لأن أي مشكلة مع الله تحتاج حد من أهل الله يفسر الموضوع وتاني انا بقول لحضرتك يا أستاذ هبة انا مش قادر ارد عليك بالتفصيل لان انا نفسي اسألك انت فين المشكلة يمكن يكون المشكلة انك انت مش قادرة تستوعبي حكمة ربنا أو هفترض واسمحيلي يبقى في بعض الغلطات في التصرفات عندك محتاجة حد يشولك عليها لو زبطيها تقدري تمشي في الطريق وانتي سعيد فالله أعلم تمام من الأسئلة اللي معانا كمان أخويا بعيد تماما عن ربنا ودايما بحاول وبيحاول أنه يخليني متضايقة وبيخلق مشاكل مش بس معايا ده مع ليلة كلها ومع غيرنا كمان او بتقول لا مع الغير بيبقى جميل جدا لكن في اطار العيله بيبقى مش كويس هو دايما احنا مشكلتنا ان إحنا مع غرب كويسين كلنا حتى مش اخوه بس, بس احنا في الو... في الوسط الخارجي ومع و... قرايبنا بقى يعني او مع اهلنا ب... الوش الحقيقي انا مش همثل قدام اهلي بيتي بس هو بقى بتقول انها متضايقه لان بعيد عن ربنا هي شايفه من وجهه نظرها ان هو بعيد عن ربنا دي بيسموها الناس المتخصصين دائرة العشمه هو انا ليه بره احسن من جوه لي خيري طالع لبره وجوه بيتي مش بديل لان انا صحيح بطلت أضخ استثمارات في العلاقه مراتي قاعده في البيت هي والعيال امي قاعده في البيت هي وابوي لما ارجع الاقي الاكل جاهز ولو زعلانين حقك عليا يا امه وبوس على, على دماغها وانتهى الموضوع فتوقفت عن الاستثمار وده اللي بيحصل أنا لما بخطب ايه اللي بيحصل الآن ان خطيبتي تزعل مني ولا خطيبي يزعل مني فعمال استثمر في العلاقه في هدايا وورد وكلام حلو اول ما نتجوز اول المضمون يبدا الاستثماري اللي في العلاقه فابدا خلاص يكلبشنا في بعض فيبدا الحب يخفت ده اللي بيحصل وبالذات لو الانسان بعيد عن ربنا ما يبقاش واخد باله ان الاقربون اولى بالمعروف علشان كده انا هقول لحضرتك اللي انت فيه ده جزء من الميراث النبوي يعني الميراث النبوي كان في حد قريب من سيدنا محمد كان تعبه ابو لهب لو هو ابو لهب استغفر الله مش بشبه اخوك بابو لهب بس بتكلم على الحالة م. إن سيدنا محمد ما ينفعش اقول مش عمه كان أبو طالب سبنا من خلاف العلماء هو مات على الإسلام ولا غير الإسلام بس أنا أعتبر أنه كان في وقت كبير من حياته مش مسلم أبو طالب كان سيدنا محمد عليه السلام ورا ورا رغم إن هو ما كانش مؤمن بربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش لدرجة أن ربنا قاله إنك لا تهدي من أحببت كان بيحبه إذن النهاردة أنت ربنا خلق لك بحكمته المطلقة العظيمة الكبيرة خلق لك حد ما ينفعش تستغني عنه وهو وحش إيه الحل؟ أولا أفهم ان هذا الأخ وحشت لها دور في حياتي عاملة زي الحقنة المؤلمة اللي بتؤلمني لكن جواها معاني بتعلم بتعلم الصبر والصدر الواسع والإحسان للمسيء معاني رقنة جدا بتعلمها عبر السنين بتتراكم جواي فأصبوري عليها لغاية ما ربه دايه وكتير أن ربه نصلحه ناهد بتقول منهورنا يا أستاذنا وسؤالي فكرة أن أنا أعمل دمب وأتوب أكتر من مرة ونفس دمب تاني يعني بترجع أوه. لنفس المشكلة اللي هو أنت يا كلنا أصلاً يعني نفس الزمعية ناية بتتكلم علينا كلنا اه يعني هو مش فكرة بقى أن أنا عمل ذنب وأتوب وأرجع عمل ذنب تاني لا نفس الغلطة ونفس نعم. المشكلة وأبقى بعدها متضايق جدا وزعلان خلاص انا مش عامل كده تاني نعم. ولكن أفاجأ في لحظات ضعاف او في موقف ممكن مش حاسس أن أنا بعيد نفس المشكلة أجي بسيرة حد بأتكلم في حق حد وغلط ممكن غلط أكبر ممكن غلط أقل نعم. هو, هو هي بقى بتقول يعني عايزه تعرف هل يعني في امل من الاخر وهو السؤال بقى انا عايز اساله وضيف على كلام ناهي هو ربنا ما بيملش منا يعني, يعني من كتر ما احنا بنعمل نفس يعني غلطه وعمال عيد وازيد فيها وماشي توبه والاستغفار ايه فايده التوبه والاستغفار وانا عمال اتوب وانا بعيد نفس السيناريو ثاني ربنا مش هيمل مني في وقت ف... من... مهم جدا الحلول يبقى فيها فكرة وحل عملي يعني في حلول مش لازم يكون حل عملي بس في فكرة لازم تتغير ربنا في القرآن بيقول إنه كان للأوابين غفوراً فالعلماء بيقولوا سعيدة بن مسير ده من كبار التابعين بيقول الأوابين أي كثير العودة إلى الله من الذنوب الذي يذنب ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب ده معنى كلمة الأوابين أي الراجعين فحالك يا أختنا وصديقتنا حالك ده اللي ربنا نزل في القرآن فيه ان هو هيتوب كل مرة على الشخص اللي بيكعدك فالفكرة الأولى والعقيدة الأولى إنه كل مرة هي إذلك لكن يبقى الشيء العملي الشيء العملي إنه ما فيش إنسان بيسقط في الذنب إلا بعد خطوات وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن حام حول الشبهات كالراعي يرعى, يرعى حول الحمى يوشك وأن يسقط فيه يعني لو انت معاك خمسين خروف أنت راعي غنم دلوقتي جت قربت من أصر الملك حوالين أصر الملك في جناين يملكها الملك بعد عن الحمة ده اسمه الحمة حمة الملك آه. لو سمحت ما تمشيش لأنك مش هتعرف تسيطر على خمس ست خرفان من الخرفان دي تروح تأكل من حمة الملك فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام مثال يفهمه العرب رعاة الغنم يقول والذي يحوم حول الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يسقط فيه فكل واحد فيه عنده ذنب ما بيطلعش من الجامع يعمل الذنب ده ده فيه نظرة فابتسامة فموعد فلقاء فخطأ زي ما الأغنية كانت بتقول طبعا بس الأغنية قالت ما قالتش خطأ في الآخر فده كأنها أغنية بتتكلم على خطوات اللي الواحد بيغلط فيها معاص السر بتيجي من إن واحد بيعد لوحده وعنده وساوس شهوانية أو أيا كان وهكذا فكل واحد عنده غلطة في معاصر تيجي من صحبة معينة في معاصر تيجي من صهارات معينة فلازم يا أختي الكريمة تقفل على نفسك هذا الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح زي ما بيقول يبقى الفكرة الأولانية اللي انت سألت عليها لا يمل لا يمل لا يمل مهما هو النبي قال كده قال إن الله لا يمل حتى تملك فلو سمحت ما توقفيش التوبة ولا يتمني من التوبة أنا ما بصديش ونفسي أصبت هو سؤال من كلمتين ولكنه يعبر عن حال ملايين الحقيقة صلي هو نفسه يصلي بس فيه حاجة مؤفرة صلي دي ما بصليشه نفسه صلي, صلي صلي قوم صلي فيه حاجات يا أحمد مش قادر أسيب البرنامج دلوقتي وانزل أجيب ميا وأوضي الشخص ده وأفرد له السجل فيه جزء من حياتنا يحتاج لإرادة الإنسان هو ده تمن الجنة عايز أصلي صلي. قوم صلي موضوع الاستثمار اللي حضرتك بتتكلم عليه ده جزء من مشكلتي كيف اتواصل مع حضرتك علشان احكي في الواب ساعدت مسلا تبعت على هاشتاج انسان جديد على آه. آه آه آه هاشتاج انسان جديد احنا بنجمع عليه كل حاجة وانا بخش بتفرج عليه وانا اي حاجة هتتبعت على هاشتاج انسان جديد باذن الله باذن الله ممكن نرد عليها هنا نجمعها هنا يعني ممكن انت وفريقك نخش على هاشتاج انسان جديد وانا كمان من عندي ان شاء الله بحيث يبقى اجابه اسئله وانا طبعا هيبقى عندي ان شاء الله لايف تشات على الموقع حالا عنه لكن برده خلي النافذه الكبيره بتاعتك دي هاشتاج انسان جديد ناس تخش عليه وتكتب اسئلتها ومشاركاتها ونناقشها هنا بعد اذنك هنروح الفاصل ونرجع ثاني نكمل دردشاتنا علشان الوقت اكثر من النهايه خليكم معانا في الفاصل ورجع ثاني على طول اسمعنا يا لجمال وجهك كل يوم نسجد بك نستعين وانت وحدك نعبد يا ربي إن عظم الدنوب كثرة أنت العليم بكل أسرار البشر وبحار جودك غاية لا تنفد فلقد علمت بأن عفوك آظام عبثا يلوذ السائلين بغير بابك إن قبل انت فبمن انتم شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذة لعلكم تشكرون نعم يا رب أتى علي زمان لم أكن شيئا مذكورا وبدأت قصتي معك بأنك أحببت أن أكون فأبدعتني إلهي كل ذرة في تكويني تشهد أني كنت عدما وأنت للنعيم خلقتني وكل نفس يخرج من صدري يقر ببحر الجود الذي فيه أوجدتني إلهي بك بدأت السماوات والأرض وبك بدأ وجودي وبك أبدأ رحلتي لإصلاح أحوالي غلبتني شهوتي وأسلمني كبريائي إلى شيطاني وتاه في زحام الحياة أماني فافتقدت السلام داخل نفسي فجئت أبحث عنه بين يديك يا من أنت السلام ومنك السلام تبارك تياذ الجلال والإكرام أخشى يا ربي على قلبي من سيطرة الأوهام وكثرة الآثام ألجأ إليك يا مولاي لتخرجني من جهل بشرية إلى جمال صفاتك وأنت يا ربي عليم بأسراري ومطلع على عقلي وأفكاري وأناك غيري ليس لي إلاك يا سندي فما في الوجود من أحد إلا وهو فقير لعون الصمدي فما في الكون من هو أحن منك على عبيدك المستغيثين ولا أرأف منك بأفئدة السائلين نيتي يا سيدي إصلاح أحوالي فما وجدت سواك يا محقق آمالي إلهي قد اشتد حبل الاضطرار وتعذر إلا إليك الفرار وانقطع من سواك رجائي وضاع إلى غيرك التجائي فكل الأكوان تدلني عليه وكل الأقدار تدفعني إليك فافتح عيني على عيبي الذي يحجبني عنك واجعل بداية طريقي بالإذن منك واجعلني يا مولاي بك ومنك دب لو اشتريت بطاقه الخصم المباشر دابت ماستركارد من البنك الاهلي المصري والبنك التجاري الدولي سي اي بي وبنك اميرتس ام بي دي وبنك, وبنك ممكن تكسب ذهب عيار 21 460 سبيكه 8 جرام وجايز حظك يضرب وتكسب من الخمس سبائك ال 100 جرام اشتري ببطاقه الخصم المباشر دابت ماستركارد تكسب ذهب عالم بدون كاش تطبق شروط الحكام لو عرف الإنسان حكمة الأمر الذي يجري عليه موابه يمرتاح لقاء الإيمان مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراء الروح ما دام الله قال فيها ما قالب أم حدش حيث الزر فلما أولك بقوا علم الروح وعلهم كذابين كذابين لأن خالقها قال إيه وما أوتيتهم من العلم إلا قليلا يعني ما عندك علم يوصل لحد دي فإذا كانت الروح وهي مخلوقة لله لا تدركها يبقى ربنا تدركه جايب أنت <تصفيق> لقاء الإيمان مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراء كل يوم الساعة سبعة إلا تلك أبل الفطار على نجومة لا أحد يحطاط على الله في رزقه نقوم فهي رمضان النقوم ساعة الصيام كتيرة وعندنا النهار كله بس برضي بنتزنق في حاجات ونحس ان اليوم مش مكفي عشان كده هنكون معاكم كل يوم من الحد للخميس فقبل ما تفتر بكتير من الساعة 9 الطفح للساعة 11 مع شيهان عبدالله وماروان قدري وأنا يارا الجنزي هتعرف أهم الاخبار وكل المواضيع اللي بتهمك وانت صايم على نجوم أفقامك قبل ما تفتر بكتير كل يوم من الحد للخميس من الساعة 9 للساعة 11 الصدر على النجوم أفقام نجوم أفقام رمضان النجوم أنا بقول لكل مستمع نجوم أفقام رمضان كريم عليكم وكل سنة وانت طيبين عمر سعر كل سنة وانت طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم نجوم أفقام رمضان النجوم شوفونا واتسمعونا على نجومفامونلاين دوت كوم انتم معاك على الأهواء مع أحمد يوليس على نجومفام سجعنا تاني على أهواء من 100.6 نجومفام على كيفك وحدثنا عن المنجاة احنا يعني طبعا انتم سمعت وحكبين سمعت وناجي ربك انا هو عبد الرحمن رشدي صديقي الجميل مم. الرائع فلت من فلتات الزمن في الصوت والاحساس اشكره جدا جدا على هذا التعاون مم. الرائع عبد الرحمن رشدي اشكر احمد عادل كمان الموزع الكبير ولا عاملين المزيكا بصراحه ربنا يكرمه اه قوي ده انسان صالح ربنا يكرمه والوحشه اللي انا و... الوحش مروان انور مروان انور, <تصفيق> أنور. <آه>. أنور <تصفيق> تانية هي مع الله اللي كان فيها كلام ليا لوحدي فيها مناجاة لربنا دي موجوده في كل حاجه عندنا في كل حلقه 3 4 فقرات كده علشان يبقى فيه وجبة دسمة من الروحانيات والأفكار العقلية اللي فعلا ممكن يا رب بإذن الله تصنع الإنسان الجديد شكور مروان أنور اللي هي اللي وراء المناجية لنا بقوا ناجئ بها ربنا ربنا يتقبل سبحانه وتعال أحمد خميس الجاي خميس الجاي في خميس الجاي الخميس الجاي الصهرة صباحي إن شاء الله, الله. وهيبقى هيبقى فيه معاك بضيف يا سلام يا سلام جبنا مين معاك انت جاي انت اللي تقول لا لا ما اقولش حك. لا انا الليقول. انا بريء بريء جبنا عبد الرحمن يا سلام يا ينور على لو هو يا يعني يشرفنا ويبقى المونجر لايف هو كان سامعنا دلوقتي <تصفيق> يبقى هو عرف ولو ما كانش سامعنا انا هبلغه عشان يشرفنا ونتكلم وهو يقول احنا يعني احنا بنشرف بوجوده طبعا معانا وعارف ان هو تعرف بني انت بني طبعا ما. ما البيت بيتك يا فندم القهوه وأستسمحك يا حمد على الهاشتاج بتاع انسان جديد الناس الرئيسة بعد إيه نوم. أسؤال أه م. ما تنساش بقى ملايين الحسنات في شهر الرحمات أنا فنسة خلاص <تصفيق> قبل ما تبعت حاجة أنت من عندك ما تنساش جماعة <تصفيق> نهر الخير 95535 ما تنسوش الناس المحتاجة لنقطة المية النظيفة في شهر الرحمات وشهر الحسنات يلا كله يطلع موبايله حالا <تصفيق> يلا دلوقتي شخشخ شخ <تصفيق> جيبك معلش 95535 وتكتب فيها ن <تصفيق> اكتب فيها نون أو إن الله, الله يفتح عليك يا احمد يا يونس يا معلم القهوه انا عندي الهسبي بتاع نهار خير كتير <تصفيق> <دم>. انا <اه تصفيق> <اه يعني اتصفيق> كده المفروض يكون ليا ان شاء الله في الجنه ابار ذلك شاء الله ذلك شاء الله يا حبيبي يلا دلوقتي على رقم رسائل هنبعت على 95535 الرقم ثاني 95535 تكتب نون او ان قيمه 5 جنيه بدا بيجي لك رد شكرا لاعاده الحياه لالاف الاسر في تاد المياه لبيوتهم الله يتقبل ان شاء الله ربنا يشكر على ذوقك نورتنا يا سيدي بس ما هيعوض بعد اذنك ما فيها يلا شفت بقى الحركه اللي جايه بقى نور الدنيا كلها وان شاء الله دايما معانا تصبحوا على خير خليكم معانا مستمعي نجوم افلام انتشفت ان صديقة ليكي شريرة ممكن تتصرفي معها ازاي لو قريبة مني قوي آه. تفهم انك كلاني هم. هقولها الحدي لما معلق ريادي انحزل فريع على حساب التاني يبقى شرير ولا مشو أخد باله أنا أسف الله صغر لأنه بيخسر جانب من الجانبين <تصفيق> طيب لو وعدة صعبيتك حاب تكتب حبيبك هتمنى مع ايه يعني اواف <تصفيق> هو صغير اشترك مسدس وطلبت منك تقتل حد حالاً دلوقتي تقتل مين هاقتني ناس بغير لما حد يجرحك بشكل علني بتصرفي مع الساعة يا نهاري صدده ممكن ما قتله طلع الشرير اللجواك مع مصطفى ياسين كل يوم في رمضان من الساعة الخمسة إلى ثلث قبل الفترة على النجوم أفقان نجوم أفقان رمضان النجوم دقائق في غير مصلحه كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان ويا رب يبقى رمضان كريم علينا جميعا وكل واحد يتمنى حاجة يحققها السنة دي ان شاء الله اشرف عبدالبان كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم نجوة قام رمضان النجوم ومفقام بتقول لكل المصريين رمضان كريم ومفقام رمضان اللجوم سنن منسية عن أهوى مع أحمد يونس على نجوم أفقام سنن منسية سنن عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يلا تصدي على محمد دلوقتي يلا دلوقتي حالاً هذه اللحظات الحلوة في ما قبل أدان الفجر بساعة اللهم صلي وسلم مبارك على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يلا قولي, قولي. اللهم صلي وسلم مبارك عليك يا سيدي يا رسول الله السنة المنسية يعني حاجات ممكن نكون نسيانها حاجات, حاجات سيد محمد حفنا عليها او الأنبياء كلهم حثونا عليها ونحاول نحن نعملها هنعمل إيه نحن ندعي البعض نارد السنة جميلة جدا نحن ندعي البعض يلا كل واحد يدعي فكر هدعي لكم فكر هتدعي لمن هدعي لمن ا انت افتكر دلوقتي ابتدى مين غمض عينك هذا اكيد افتكرت حد هات يديه ادعي له حالا حالا مش هنستنى مش هقول لك بكره على الفطار لا ادعي حالا يلا ادعي لفلان الفلاني اللي انت بتعزه قول اللهم اكرمه اللهم بارك له في سرته حياته وهكذا انا بدعي لكم كلكم ادعي دعوه حلوه كده نقول ايه اللهم تقبل منكم الشهر الكريم اللهم تقبل منكم رمضان خالصا لوجهه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عن كل الساده المستمعين والمشاهدين وكل زباين عنهم اللهم ببارك لهم في شهر رمضان وتقبل منهم الصيام والقيام والسجود وركوع وسائر الأعمال اللهم اجعل ثوابهم في رمضان يتضاعف إلى يوم دي دي دعوة يبقى نهار في السنن الجميلة أو الطبع الحلو اللي هنعمله نحن ندعي لبعض فكر بقى هتدعي مين اختار حد تدعيله اختار ناس كتير ت... كلما اختار ناس اكتر الدعوات يكونوا اكتر والثواب يكون اكتر ان شاء الله. وفهي باش اختار بقى وادع الحد حالا بالا رمضانهم على مع أحمد يونس على نجو مفاهم يلا بينا ومن سنن منسية قلنا سنن يبقى نصلي على سيدة محمد تاني يلا فرصة اللهم صلي وسلم مبارك على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم طيب رمضانهم بارح كلمنا عن رمضان فين آه؟ تونس نذهب إلى الهند يلا بينا أركب معنا الطيارة باشا وشوف وسيلة التنقل بتاعك وننتقل عشان نشوف رمضان في الهند عامل ايه؟ لشهر الرمضان في الهند عادات وتقوص جميلة جدا يستيقظ الصائمون في الهند قبل طلوع الفجر ويتناولون وجبة خفيفة يطلقون عليها يعني احنا نقول عليه الصحور هم عندهم اسمها السهري السهري يعني الصحور ثم يبدأون في تلاوة بعض الأدعية القصيرة ويؤدون صلاة التهجد قبل الفجر قبل أن يذهب الناس إلى المساجد لصلاة الفجر وعند غروب الشمس يحين موعد الأفطار فيتناول الصائمون حبة التمر أسوأ بما كان يفعله من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقيمون مائد عامرة بالمأكلات في الهند المتنوعة يكون الاحتفال بقدوم الشهر الكريم بحماس كبير في الهند في كل الشارع وفي كل مكان ممن يعتنقون الإسلام في المناطق ذات الأغلبية المسلمة في دالهي وكمان كشمير وممباي تنتشر الاحتفالات وتضع المحلات والمطاعم الزينب ومناسبة الشهر الكريم حتى ده زي ما عندنا في مصر غير المسلمين وكل الديانات إذا كاننا مع الهند بقى الديانات ديانات ديانات ديانات ديانات كله بيحتفل بالشهر الكريم الناس بتحب بعض الناس بتحب تفرح بعض فيش حكسماها أنا إيه وإنت إيه مفيش يعني والحمد لله أنا شايف أن ده بدأ الحمد لله في مصر يعني ياخد وضعه شوية وإن كان فيه ناس بتحاول تباوز ده مش هنسمح لهم إن هما يباوزوا ده أبدا ناس بحب بعض في رمضان يبقى لازم, لازم يحبوا بعض ولازم يحتفلوا مع بعض في الشهر الكريم طيب نشوف برضو نكمل ومنقول ان كل الديانات وكل الهنود يعني يحتفلوا مع بعض بقدوم المناسبات الدينية كمان يشتهر رمضان في الهند بالحلويات وينتظر الكثير من الهنود قدوم الشهر الكريم لتناول الأكلات الرمضانية الممتازة والحلويات ولا يكتمل شهر رمضان في الهند بدون الأكلة الشهيرة الهندية الرمضانية الأكل اسمها, يا باشا اسمها حليم حليم يعني حليم هندي حليم الأكلة حليم اسمها هندي تعتبر هي أكلة ضرورية جدا في الإفطار وهي عبارة عن شربة من الأمح واللحم والبقول وهي جزء اللي يتجزأ من وجبة الإفطار في كل بيت هندي سواء مسلم أو حتى غير مسلم من كل الديانات زي ما اتفقنا أن الكل بيحتفل بهلال شهر رمضان هي أكلة لذيذة للطعم وصحية جدا ومنتشرة في عدد من الدول الأخرى زي باكستان، بنجلاديش وموجودة أيضا في بعض أماكن في الامارات العربية وغيرها من الدول العربية مع بداية شهر رمضان تزداد مبيعات الشعرية الشعرية لها زبون قوي في الهند في رمضان وهي وجبة حلوة ضرورية يعني بتطهى بالشكل الحلو المسكر بقى ضرورية خلال شهر رمضان وفي حلويات تانية في الهند حلوة اسمها الخجلة،, الخجلة والفيني والشعرية بالحليب والسكر وفي المناطق المحيطة بأحد المساجد في داله تسداحن المطاعم قبل الفجر لتناول السحور احنا قلنا السحور اسمه سهري ثم يتوجهون للمساجد للصلاة أما الافطار فيتميز في الهند بالفخامة وتجهز سيارات بمايكروفونات لطواف بالأحياء لإيقاظ الناس لتناول الصحور وفي كل أجزاء وأرجاء الهند يمكن مشاهدة الهنود من المسلمين الذين يرتدون الزي التقليدي وغطاء الرأس في طريقهم إلى أقرب المساجد ومعد الإفطار يتوجه الصائمون وخلاص بقى الفطرون بقى المفطرون لأداء صلاة المغرب إضافة إلى صلاة الترويح بيفضلوا فكرة أنهم يصلوا للترويح ويوصلوها بالمسجد في معظم يعني الأماكن هنا وبما أن رمضان يدعو الناس للقيام بأعمال الخير فإن العديد من الهنود يقدمون الطعام ويقومون بأعمال خيرية بغض النظر عن الانتباء الديني لمن يقوم او لمن يطلقاها شفت, و... شفت رمضان حلو زي في كل حتة اللهي. رمضان حل رمضان جميل رمضان كريم في كل بلد في العالم رمضان في كل, في كل بلد جوه مصر بقى وكل قرية وكل مدينة فيه طقوس احنا بنتحد في شوية حاجات ولكن تلاقيه قرية او محافظة الفلانية أول يوم رمضان لازم يأكلوا كذا يعني أولاً كنا من اتفق على المحشي والمكهرون البشمل دايماً في كل حتة ولكن برضو بيختلف من حتة للتانية رمضان حلو رمضان وكل حاجة في حلوة بنهاره بالصيامه بإرهاقه بالنهار بالحر اللي هو فيه بـ بـ بـ بلمة العيلة الحلوة اللي ما بتحصلش غير في رمضان بالفترة اللي احنا عاديم مع بعض كده مستنيين الأدام علشان نسمعه بالصوت الشيخ م نقوم نصلي المغرب ونأكل التمر ونشرب الشربة والمية ونقوم مع بعض مفتقدين اللمة دي ما بتحصلش غير في رمضان فما تضيعهاش منك في رمضان إذا كان هي ما بتحصلش غير نادراً وما تحصلش غير في رمضان فما يفعش يجي رمضان وتفتر لوحدك والله لو أهلك مسافرين يعني مش وفك حد نفتر معاه أعزم الناس وفتر معاهم روح كده اقفز على أي عائلة من الأصدقاء او الأقارب وفتر معاهم رمضان غير اللمة الحلوة غ يرن البيت مثلا بيختار مسلسل او 2 او 3 او 10 حتى او حاجه و30 زي ما احنا بنشوف وتلاقي كل البيت متابعين الاحداث وده بيقول شفت مش عارف لما مين اتقتل شفت لما مين انته ومين رجع ومين وهكذا البيت كله لما يلاقي اعلانات حملات الاعلانات الرمضانيه اللي بقت بنستناها للشركات المعين دي شركه محمود مستنيينها تعمل اعلان شركة المياه الغذائيه الشهيره اللي بتعمل اعلان الفلاني مستنيين وكلنا طبعا فتلاقي البيت كله بيتكلم في ده البيت كل واحد يعني قبل الفطار بساعتين كده جايب المصحف وقعد وفجاه كلنا نقلب شيوخ طبعا وكل واحد عمال يقرا في الورده بتاعه ومبسوط ووصلتي لفين يا فلانه وانت وصلت فين وانا انا وصلت للجزء الكذا لا انت سباني مش انا كده بطلي شويه عشان نلحق بعض ده رمضان اه اه بعد الفطار وبعد ما تملا ودب الاكله للتمام وتبقى مش قادر تتنفس هو ده رمضان بعد الفطار تقعد شويه هت شويه تلاقي اذان العشاء بياذن بسرعه فتبدا تقول المغرب لسه ما ولكن بمنتهى السعاده ومنتهى الرضا تلاقيك خلاص رجليك رايحه كده علشان لو هتصلي التراويح بقى العشاء والتراويح الجامع وده بيفضل طبعا للرجاله كلهم طبعا صلاه التراويح تبقى في الجامع والغايه اللي بتحب تروح تروح طبعا هتلاقي كله رايح مبسوط الجوامع بتبقى في منتهى الزينه والفرحه والسعاده علشاننا علشان احنا رايحين عشان احنا مكسلين دايما فزي ما احنا ما بتصدق ان رمضان يجي عشان نعمل حاجات كويسة هي الجوامل نفسها تحس يا اخي انها ما بتصدق ان احنا نتغير يعني متستنينا في رمضان نروح نروح بقى نصلي الترويح في رمضان ومن صلاة الترويح حاجات حلوة تانية كتير بنرجع البيت علشان اكيد بنكون جوانا تاني فنرجع ان كلنا حاجة خفيفة تعرفين الخفيف بتاع المصريين بمعمل ازاي الحقيقة بعد الهكذا يبتدي بقى إيه؟ يعني احنا الحمد لله إحنا ما منفطرش كتير يعني او, او, او فترة الإفطار في رمضان أولاية العوي فعلى ما ترجع من سلط الترويح وتقط شوية فجأة تلاقي السهاب تقرب على 12 ده ده لازم نتصحر لازم نسمع لهوة ده لازم تجهز السحور وتبتدي البيت يدخل في خلية نحلة تانية هتقوم يتعملين تي السحور وتصحي البيت أسحيا فلانا أسحيا علانا أسحيا مش عارف إيه علشان البيت يقوم كله لتناول السحور جمع ت طبعا الصحور مش شرط يكون بنفس فق... يعني فقرة أجمع ونفطار هو ممكن يكون على مراحل ولكن برضو تجهيز الصحور حلو تجهيز الفول بتق... والزبادي والصحور هايل تصحب بعد كده صلاة الفجر قد ايه أخي اليوم في رمضان منظم حلو مترتب كده ماشي ب... ب... ب... بتسلسل حلو قد ايه حياتنا بتبقى منظمة قد ايه لما بيجي رمضان يخلص بتبقى حاس ان انت هنرقع تاني لعك هرجع تاني لليوم الملخبط هرجع لصحان متأخر قوي هرجع لكل حاجة مش مظبوطة رمضان بيظبط ساعة الواحد البيولوجية فعلا بيخليك ماشي زي الساعة ماشي كده بمنتهى النظام تخيل لما يبقى يومك اصلا في رمضان اذا كان شغل ولا دراسة ولا امتحانات وعندك جزء مهم قوي في رمضان اسمه العبادات اللي هو يعني في رمضان كلنا عارفين بعض يعني فلما تخيل لما يبقى الشهر ده مديلك فرصة ده اضايقه اه وفات خمس ايام ولا همك عام فات خمس ايام ما عملش يوم حاجة ايه يعني احنا لسه داخلين على اليوم السادس نبدأ من جديد نبدأ من حالا اعتبر النهاردة ليلة رمضان اعتبر النهاردة انا لسه ببتدي رمضان من دلوقتي تقدر تصلي ركتين دلوقتي عادي ما صلتش على يوم صلي عام ما حصل مشكلة وما بصوم ابدأ صومي عام مش هتصعب نفس الموضوع على نفسنا اللي غلط عادي يكمل ويبدأ من جديد ربنا فرص إن احنا نبتدي على طول مش ده نقول اصل احنا ما عملناش ما عملناش طب وبعد ما نبدا نقول ما عملناش ما عملناش هنعمل ايه هنعمل امتى يعني هنعمل حاجه كويسه امتى حالا من دلوقتي كلنا ان ال 23 يوم او ال 24 يوم حسب ما هيكون الشهر الكريم اللي باقيين تقول بقى تغيير بجد دول هصوم صح تقول اذا كان الايام اللي فاتت انا كنت مكسل لا لا الايام اللي جايه ان شاء الله هتكون احسن بكتير خلينا نستقبل الشهر الكريم اه نستقبله انا اللي فات لو قصرنا فيه لا اللي جاي احسن ان شاء الله خلينا ننوي كلنا وندعي نقول اللهم اعننا على الطاعه شهر الكريم طيب القيصه دلوقتي ان انا هسيبه شويه عشان اللي ما تسحرش يصحى عشان احنا هنقوم نسحر بقى كل القافله هنا احنا كتير ما الله في الاذاعه وفي نجوم افان تي في MTV عشان نقوم نسحر احنا كمان هسيبكم بقى مع شويه اغاني رمضانيه واغاني دينية وحاجات حلوه كده وزي ما العهود الرمضانيه الحلوه بتاعتنا ان احنا هنعيد الحسابات هنيجي هني علينا بكرة في رمضان لا هحس ان انا ظبطت الاداء اكتر من اليوم اللي لا لا لا لا لا لا, لا, لا ده في حكايه حلوه فتتني قوي ازاي ما عملتهاش ازاي اصلا ازاي ما صليتش الفجر يا اصلا ازاي ازاي ما استغلتش النهار في رمضان ان انا اعمل حاجات كويسه ازاي ما دعيتش لجيري ازاي ما طلعتش صدقه ان شاء الله نص جنيه ازاي ما عملتش موضوع الرسائل إن في مستشفى اشارك في حملات خير زي ما نزلتش شاركت في شنط رمضان لحد دلوقتي انت ازاي زي, زي ما ده ازاي ما عملتش ده في البيت حتى دلوقتي بكر الصبح اعمل شنطة وهات من المطبخ من عندكم كده استأذن ستة الحبايب وشغل كيس مكارونا على كيس رز من هنا على مش عارف ايه من هنا على دقيقة يعني اعمل شنطة ضريفة كده وما تقوليش مش عارف هوا فين لا والله يعني الحمد لله كل شارع تحت بيوتنا مفيش اكتر من الغلاب بس تحس ان انت عملت حاجة لرمضان ان انت عملت حاجة مختلفة في شهر رمضان لو انت نزلت بقى وشاركت في الجماعيات والتعبئات الكبيرة اللي تقف رمضان فقل عليه كعب عم. عملت اللي محدش عمله ونتعلم منك والله الشهر ده في حاجات حلوة قوي بس احنا محتاجين يعني نفوق شوية بس شوية حباس كده بس عشان نبقى أحسن طب في حاجة حلوة النهاردة احنا نوانة عن حملة لأوتوبيس على القهوة وكانت حمله زيارة مسنين عايز اقول لكم بقى زمان على القهوه لما بيعملوا بيعملوا ايه بقى تعالوا اقول لكم تقرير كده ظريف كده عن حدث في حملة اوتوبيس على القهوه لزياره المسنين الزباين اتجمعوا مع الشباب المنظمين وتم عمل لوحه بتحمل لوجو على القهوه وتم ارشاد الزباين من قبل المنظمين بالارشادات والتعليمات الواجب الالتزام بيها تجاه المسنين اصل زياره المسنين مش زي زياره المسن ليه سيكولوجيه معينه ليه طريقه تعامل معينه ما يعرفهاش غير على القهوه بجد. ما بيعرفوش غير لما هروح وشوفهم دايما وشوفهم ويتعاملوا زي الواحد بيتعلم منكم جد عملوا ايه؟ اتكلموا ان الهدف الرئيسي هو اسعاد اهالينا في دار المسنين وان هما لازم يخرجوا من اليوم ده في منتهى السعادة بدأ التقوص وبدأ الاستعداد لأدان المغرب بعد كده الافطار بصحبة المسنين وعند رفع الأدان قام الجميع بالافطار الجماعي بصحبة المسنين على انغام غاني رمضان وبعد كده كان فيه قاعدة دردشة كده من الزبا وانتهى اليوم والكل مقصود وسعيد فرحان ان هو عمل حاجة مختلفة هم دول اللي عملوا حاجة مختلفة هو ده انت هو ده انت اللي عايز يومه في رمضان لما يجي ينام كده يوم ينتهي يقول وانا عملت ايه النهارة اه انا عملت الحمد لله انا رحت لدار نوسمين واسعدت اهلينا لهناك اهلي عايز اقول مين من زبان على القهوة كان مشارك النهاردة في حملة افطار نوسمين كان اسلام رمضان انجي ماهر شايماء رجب شروع خالد إسراء محمد نيرجين محمود، عبد الرحمن، عبد المنم، يوسف الزيني، ودينا سالم ومصطفى صبري، وإسلام بكر. والله العظيم،, والله العظيم بنتعلم منكم. والله العظيم أنتم بتعملوا حاجات هنفضل كلنا نتعلم منكم. هنفضل كلنا نقول إن عاش شعب جمهورية على القهوة اللي علمونا حاجات كتير وخيف طبعا. حلمونا يعلمونا يعلمونا. حليكم. وحد الدايم مصحراتي من, من أهل بلدك جايلك يصحصح قلبك وبدنك جوايا فكرة بتزق فكرة وأملي نادي على شمس بكرة إصحى يا وحد الدايم يزين بين البيوت شبكة بيوتنا ببعضها يمكن کے بیم کن خفیفت زئی الحدیت فسل أصلا ما بين شباك وحيت ونضلل شارع وغيت ونور فنسها في كل بيت ومجمعانا تحتها يصحى يا واحد الرزاق My شو هو أفقاً رمضان النجوم المعلم فيه اللي فيه يا داون الحكاية صعبة خالص والشغل واقت وده مكتئة بكتر منه هو أنت حتفظل يمطلع عنين اللي خلفونا بجون سنوب تال ده ما كانش مسلسل اتناي الحد اتقتل فيه ألا يخرب بيك كل بيزنس عملت وتخرب بيتي فيه وخسرت فيه عند كده استغل في السركة يعني استغل موظف للإمتاج الإذاعي نجومة خامة رمضان الغبور بقولك يا دودو يا حبيبك الفيلم ده أنا مش عارف أنا عادت أتفرج عليه ليه أصلا محطة غريبة وأبطال غريبة وقصة غريبة أنا بقولك اسم الفيلم سلامه رابعه منه والوحش في الجيزة ده اسم فيلم آه والله قصته إيه مانا لسه حكيه لك مصه اول ويد سلم قابل البيت رابع ومنا والوحش جي خدهم كله اه خدهم عجيزة الوحش في داخل تلع اسمه احمد شفت الفيلم يا ففا ده حاجة تغيز يا ست اول الله العظيم بيتحكوا على عقول الناس لا لا لا ولا بقول لك ايه ولا مسلسلات ولا افلام ولا اعلانات ولا حاجة انا حافل التلفزيون ليه مش عايز انا خلاص بيستخفوا بقولنا كده ده حتى كسلوا على اسم عادل للفيلم قال ومن والوحش في الجيزه ده يبقى يبيش في فيلم, فيلم باي باي يا نهار اسود فيلم كافي ماشي فف لو اتعد تاني هبقولك عشان هو الزرع ده بقى بيت بل بسرعة كده دي اسعدية مبتسيوش اكيد الكلبة دي انت يا ناية انت يا زفتر اسعدية تعالينه ايوه ايوه ايوه يا دولة صباحك نادي يا ست ستات هو انت وبتسيوش الزرع ده اسعدية او ليه ازاي يعني مبسيوش ده الزرع ده خليت ربنا اكيد مرويت بعد ما الشمس بتنزل شوية يا دولة ليه كم مرة قلتلك وكم زرع تموت قبل كده أوه. الزرع ده تسقيق أول ما تسح الصبح أنت غباية؟ يا دولة تفهمي انا اللي تربية أريافي مش أنت الزرع ما ينرويش الصبح الزرع ينروي بعد العصرية تكون الشمس نزلت بدل ما الشمس تسخن عليه تقوم جدوره تموت غلط يا دولة افهمي بقى وعشان كده يموت كل مرة عشان خبراتك في الزراعة الزرع يتروي الصبح زي ما بقول فاهمه ولا لأ حاضر يا دولة يتروي الصبح واللي يحصل يحصل ماليش دعوة ومشوفش جوزك الحيوانة بيحوم حوالين الزرع ولا عمال يقولي دي قطيفة وبصي الورع دي عاملت زي ومش عارف ايه فاهمه ولا لأ يحوم ايه وبتاع ده من ليلة مبارح قفل على نفس الوضع لما لحد دلوقت حتى انا بيتا عكنا بالمر مش عارف بيعمل ايه <تصفيق> آه والله لعبت يا معلمة يا أبو المعليم 890 9000 1010 1020 ولكرة 53 50 سبعين تسع ودسعين تتأستكت على الثلاثة ياهو ثلاثة مليون يا لهوي بس داي دا دا دولار دا ولا يورو حتعمل ايها معلم في الفصل دا يا لهوي الحكاية لازم يبقى معايا فيها حد لو سبتها لدماغي خدها ممكن تزروط وتفهم لا لا لا انا لازم اعرف الورث الزفت اللي اسمه سوكة ده او هي ينفع في اي حاجة لا بس دل او عارف كده يودينا في دهية هاي ده ارجع لصغل زمان صغل الضلم معلم افتح يا معلم بيهلك ليه لو نص سافل على نفسك الهضب الترباز والمفتاح ما ينفعش كده احنا ضيوف برضه في بيت الناس افتح يا راجل بتعمل ايه؟ ايه يا سعدية فيه ايه؟ فيه ايه يا سعدية عايزة ريح عايزة نام سيبولي نام تريح وتنام من ليلة مبارح لضهرية النهاردة هو اللي عايزة ريح ولا نام انت بتعمل ايه؟ يا سعدية احنا انت يبقى وماني من نص النوم عزانت افتح الباب؟ بس اي بس ازاي؟ سامعني مرسي بي بي اللي عليك رجلي واقف على نفسه وبالترباس والمفتاح والميم زقط المصون على الكنبه بره يبقى في حاجه غلط لازم اقل افتح بس ربنا يهديك طيب هقوم البس بس كده واقوم افتح روحي راجع عف تلبس تلبس ايه وانت كنت نعم علياً اللهمل أصله عارفت بأيِ أنّني يعيّي حق السرعة معلم يوه. يا سنة الجو حر انا إيه دا ؟ انا إيه الغلب اللي عايسين فيье دا speakers لا درز في الحاجات دي واطلب لو إدي أزيفت teve vy أيوه على الزراعة يا مور دي افرد مثلا مثلا يعني اني خصمتك يوب كنت تعابني ومغلبني ومنسيني الناو يلا افرض مثلا مثلا يعني اني خصمتك يوب كنت تعابني ومغلبني ومنسيني الناو والنبي حكيم دجان شديد اغاني كلها بتقلب الدنيا ملك الشهياص لا لا لا لا لا لا لا عم حاسب يا عم انت سوك قد ايوه يا عم انت بلشتلك وحش كده ليه اركب ياض لتودع الدنيا دلوقت يا عم تضي الراحة اركب ياض <تصفيق> يا ربي ايه لنا فيه ده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 الوضع في البيت وضع جنوني ازاي وحاجة متعبة للأعصاب الولاي المجنونة اللي سمع السعدية وجوزها اللطخ ده مطلعين عيني والله العظيم مطلعين عيني قاعد حبس نفسه في القولة تولي اليوم ونازل يجري بعد كده وفقله شمق وشكله مريب شكله غريب شكله عجيب او الله العظيم اكيد اكيد الحكاية دي وراها ستين انة مش ان واحدة يلا يلا على خير بكرة إن شاء الله حنتقابل ونعرف البلاوي المنايلة اللي عملها أكيد الرجل ده في نهاية الحلقة عايز أشكر كل الناس اللي بتصفعوا أسنيهم كل سنة بيعمل البداعة بتاعة البداعة دي عايز أشكر الويد يوسف الحسيني على السعادة يا وسوك مرابو جو أنا أريد أن كريم الحميلي دولة والمعال أما الشكر الأخير فيروح يا رامي محسن المخرج بتاع البتاعة بتاعة البتاعة دي زي كل سنة ورمضان كريم الحلوين أنت دولة على نجومة في أم في رمضان إنتاج شركة النيل للإنتاج الإذاعي نجومة في أم. رمضان النجوم علشان اتشال السماعات من هنا عشان اسمع قصه كنت بسمع نجوم اف ام كلها نجوم كمان اكتم اذاعه نجوم اف ام <تصفيق> اكيد يعني على <فعلا> كيفك <تصفيق> هذه أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الشفاعة والحبيب القائل الدعاء هو العبادة الله دائم الخير والإحسان يا من لا ينفعه الطاعة ولا يضره العصيان اللهم يا دائم الخير والإحسان يا من لا ينفعه الطاعة ولا يضره العصيان اللهم يا رب الشهور وشهر رمضان اجعلنا في هذا الشهر فائزين منك بالمغفرة والربوان في الدار الآخرة بنعيم الجنان اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا عند قيام الأشهاد ولا تدعن مشاهدا علينا فنرمى بالطرد والابعاد اللهم اسكن الجنه دار المقروبين واحسن من قلبنا يوم الدين ولا تفضحنا بسوء افعالنا بين العالمين عبادك الفقراء المساتين نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك فاجعلنا يا مولانا من عبادك الصالحين وأوليائك المتقين بفضلك وجودك يا رب العالمين مستمعين الكرام بنذكركم إن شاء الله أنا أداني الفجر بيبقى عليه حوالي 10 دقائق لا أكثر من 12 دقائق حتى الآن ونتمنى لكم إن شاء الله سوما مقبولا وإفترا شهيا ولكن نبقى الآن مع القرآن الكريم بصوت القارئ شيخ ماهر المعقلي قارئ الحرم المكي الشريف يتلو ما تيسر من سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاه مليذَ بَسن شدديدًا مَّدم هو يُبَّر المؤمنين وَبشر المؤمنينَ الذين يعملونَ الصالحاتِ أن لهم أجررا حسن ما كثينَ فيِي أأَبد وَذِر الذيينَقالال التخَدَ اللههُم وَلَد ما لهم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 صدق الله العظيم تل علينا القارئ الشيخ ماهر الماقلي ما تيسر من سورة الكهف ست دقائق أو خمس دقائق حديدا تفصلنا عن أذان الفجر بتوقيت القاهرة بجمهورية مصر العربية رمضان مَا ضَرَّ وَلَا أَشْرَك تک والسلام عليك السلام الكرام حين الآن مع أذان الفجر حسب توقيت المحلية لمدينة القاهرة نستمع لأذان الفجر بصوت القارئ عفوا بصوت قارئ الحرام المكي الشريف الله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 Oh, no. أهلات القائمة آتي سيدنا أحمد للوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة بعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وهذا آله وصحبه اجمعين اذان لصلاه الفجر وفي بداية يوم رمضاني جديد يوم السادس من الشهر الكريم مستمعينا بنجدد التهانيه لكل الشعب العربي والمصري بحلول شهر رمضان كل عام وانتم بخير اللهم بك أصبحنا وبك أنسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك مشور اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد والشكر يا رب العالمين أصبحنا أصبح الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك اللهم من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم نوره وفتحه ونصره وبركته وهداه ونعوذ بك اللهم من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده اللهم تقبل صيامنا وصلتنا وقيامنا وسجودنا وركعنا ودعاءنا وسائر عملنا في رمضان وفي غير رمضان اللهم أعننا على الطاعة في الشهر الكريم يا رب العالمين على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أصلي على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل اللهم أسلي مبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه وصل اللهم أسلي مبارك على سيدنا محمد كما ينبغي أن تكون الصلاة عليه وصل اللهم أسلي مبارك على سيدنا محمد كما تحب يا ربنا أن تكون الصلاة عليه سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك اللهم ونتوب إليك نشكركم نستمع نجوم أفأم وستمع الأهوى وجودكم عاماً لعرضة في البرنابج ونتقابل بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة من على القهوة بكرة هيكون عندنا حضور اثنين من على القهوة وهيكون ضفنا إن شاء الله المنشد إيهاب يونس وأجواء سهرات وأمسيات رمضانية كريمة بيكم إن شاء الله شكراً لحسن المتابعة ونتقابل بكرة إن شاء الله ويوم رمضاني كريم إن شاء الله يوم كريم ومقبول من الجميع سيبكم على ألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته